السلام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر منتدى طلاب طبعين شمس www.oneam.net أن يقدم لكم هذا الإصدار نبدأ يعني يدو يدو ب يدو ب يدو ب يعني يعني يعني يدو ب من خلاص يعني يدو ممكن في عشان التاني مهم فبص كتر بخلدلك بني the humans the humans ذا شو ب the humans the cancer كلام إحنا سائل ميكروبيزي. النهاردة عارف ان شاء الله مع ميكرو الكارسنو ما والسرفايك الكارسنو. معنا ذكر. بس في أي جيوم في الدنيا عايز خمس حاجات. أي جيوم عشان سكيمة ديومر في كلها خلي من مش متوقع دايركت. بعدين باركوب. في الدنيا محتاج منا خمس حاجات. أول حاجة تقول لي يعني حتى إذا حتى بس الضوض عشان ما ننساش. هما برة عن خمس حاجات أول حاجة هو الانتانس الانتانس of this tumor ده الانتانس مهمه tumor the common one the very common one the rare one يبقى ibis أول حاجة الانتانس of this tumor ثاني حاجة اللي قلتها the risk factors the risk factors of this tumor في حاجات general risk factors وحاجات specific صح زي ايه general دي؟ يعني مثلا السن كل tumor ليس نوعي في risk ريس فاكترا H مش من الأحمر ولا غيره طيب تاني حاجة ايه على هذا الـ Tumor ان Smoking داو كل Tumor في فيه Tumor بالـ N في النقطة داية Tumor في Smoking بعد كده في باست هستري الباست هستري يعني هستري يعني ممكن tumor في اي مكان ممكن لا في مكان تاني يعني قبلها مثلا في السكن في اي مكان في البالض اي حاجه ممكن أخر في اي مكان تاني زي اللي يعني خلي بالك ان مش معروف لكن في مكان وده في مكان تاني <تصفيق> زي ما احنا قلنا كده اللي هي عطاء مالتديكيش اب نورمال سيل فوق خلال مدينه الطبقه معايا ده كده مسؤول عن الابلكيشن دي سيل في اليو سيستم لو اليو سيستم مضروب اللي يحصل الكاتا دوت مثلا مع الايدز كان بيحصل ساركوما من مع اللي في دينه بدل ما على اليو سبريسر كارز دقايب. بعد كده الفاميلي هيستوري الفاميلي هيستوري اللي او يعني يعني لازم حتى كل فيه شوية برضه فاميلي هيستوري فاست فاميلي هيستوري صح يعني فيها تيومر داول فيها ايه, فيه إيه العائله كلها تيومر بعد كده جاية جاية بس بس بعد على حسب الكيومات اكيد حاجه سبيسيفيك في كل ريسك فاكتور على على على فاميلي كونديشنز ريسك فاكتور طيب شاء الله في, في, في الباثولوجي يعني في باثولوجي Of this tumor. يعني nowy guz, który jest mechaniczny, w w macicy w macicy. Mamy nowy guz, który jest widoczny. Mamy nowy guz. Mamy nowy guz. Mamy nowy guz. Mamy nowy Widziała, że chłopcy mówią jest dostrzała, ale jest chłopiec. Będzie mamy na filmie, chłopiec to ja na przykład mamy, że mamy serwis, damy 8 serwis, chłopiec, chłopiec ma serwis, chłopiec عندي نقص طب كم عدد قاعدين فشعيه بسني؟ إسقيم ما صير وممكن زي وممكن زي خالص. أول حاجة هي ضائلت و دا ما امضلتها يعني فوق و من تحت و قدام و ورق و على الجنبين صحرة بصحة يبا هو هنا قدام و وفوق وتحت فوق على الجنبين معاشر ادي ده الضائلت فعكب فيه كمان المفاكس و كمان و بلط و ايه كمان ليه بقى ليه بقى كثير من جليل سيلوميك بس ماشي رانسيلوميك أبداً اسمها داتا امبلانتشن كانت ترانسلوكل ترانسلوكل سيلوم دوت بريتال دي في في كده مع لا هو واحد دوت ترانسلوكل يعني ممكن لكن اما على المشيج اسمها implantation مش ترانسلوكل اسمها implantation عندكم دي على كل ثانيه معندهاش اسمها implantation. اللي جبنا انواعها من ضمن التايستراكسيلوم لويمشي على طريق يعني في كده في رسمة كده اللي هو ده في البريتينيا بتاعتها أو صح ما تجيش بقى لكن مثلا ممكن الضغط مثلا إيه؟ في مثلا في حاجة مثلا كيسنج مثلا مثل ايه او صح مثلا في الـ جي اي تي في الاستاف كانت يدينا ده ممكن على مكان ثاني عمل تيومر زي ما بتسمح التسيج زي ما هو خد فكتشوال بذور ربيتها فبقول سيتا طلع نعم يعني هيك لا, لأ ها اذا كان أو... في انفيشن بيتفكر اللي هو ده كذا هل في ميدينا سيل ولا لو في ميدينا اسمه لو مفيش بقى اسمه مع اللي هو اللي لو في لو مش لين اسمه implanted. طيب بعد كده الستيج الجيوجلا بتاعت الستيج عايز الستيج دي सपोर्टه على فكرة وتبقى ال يعني لك انا ايه الجيوجل ويزد كده, كده. كده. كده. معايا مهم جدا يا جماعة ما ما عندنا سايت على فكرة انا كان كان على دراحة. على اي ممكن نفس النظام التمرس موز الانسان بعد كده الرزق فاكتر البطاله الشعبيه جدا مشاكل برقبه فالسؤال ده لكتر برموزانيه اللي بنديله كده رقم ونسميها رقم وتمييزه survival rate يعني فايف year survival rate يعني مثلا هو مثلا ستجون البيشن تكون بعد خمس سنين هنقبل واحد لسه عايشه باذن الله معايا بعد خمس سنين طبعاً وشوفنا أجريت بعد فترة زي مثلاً من في اللي بعد خمسين كلهم هين هذا ست شهور يعني من حتى عشرة أربع شهور وكذلك قد تدعى في وان يير سير بايباري ده القصة بقى مختلف معادي معادي هذا؟ باكاده فيه Prognostic Criteria Prognostic Criteria يعني ميه يعني, يعني هو القصة اللي فيه عيادة ممكن تختلف في البروجوز على عيانة تالية معاشك كانت الكالسة بريست نصر الكنسبريست. لو جيت ببسه دي صحابه حق جيدة قوله لو جيت كان انا في اول محطرة في طولة شاكر اسمه بيدينا بيدينا سورتي. في دكتوره بشكل اسم هيك في دالتنا وراحت لها صورتين صورتين صوره واحده بتاعه بيجرو عندها خمسه بيست واحده بتاعه بيضه عندها خمسه وانا الاثنين في نفس نستيش وبعد خمس في البيجرو لسه عايشه والبيضه اللي جت ماتت فهو اسمه هو كده يعني في حاجات كده هي حاجات غريبه يعني ممكن مثلا الصوره البرجوتو تيوم مثلا احسن اقويه على البيجرو تستعمل تيوم اكتر من البيض لكن دي بقى تعالى كلمه اكثر بقى علميه اول حاجه اللي هو الديجري أو Differentiation يعني إذا كنت مين أحسن الويل Differentiated Tumors ولا الويل Differentiated Tumors مين أحسن طبعا؟ الويل Differentiated Tumors معنا إذا كنت صحيح صحيح يبقى Differentiated أحسن طبعا في البرجوز من إيه؟ من الويل Differentiated طيب الـ مين احسن قد تكون لك صغيرة أو لسنة كتير؟ سنة صغيرة ليه؟ تستحمل إيئة كثرة تستحمل فيه وصرف رديش لكن كبير لو بيقع بتقوش تاني معاك ده كده ده ممكن تستعمل. تستعمل شوي. كل ما كل ما كان ايدي مكان افضل الستيج ايه رايك رجعت ستيج كل ما اخترت كل ما كان رمات ايه اسوء في الكانسر بريست هو ان فلاتماتري كارسلوما من احسنهم الطايب جيفل الفرق شركاتها زي النضره انا طلعت كارسلوما في في حياتي كلها مش تايب جيفل معهم صح يا الليمت كل ما كان في نمبر ديمو كتير كل ما كان أسوأ اسوء لو راحت للبرين يبقى دكتوره طبعا جايب، صح بصوا داش, الليم داش, الليم داش هي دا في يعني في ال داش ال معنى داش ال ام كل حاجه اللي هي برنوستيك كريتيريا كده بتستخدم ده في يعني ايه في في البريكتر في السرطانات المرسومه في البرست في الكولر اللي حصل يعني هذه هي في كل هو الموست of وكل هو بعد في مواد الزادية Infection, Infection, هيموراج، Hemorrhage, hemorrhage. متاسب الbrain والليبر والمرور و... صحيح كشكسية صحيح معنا دي أكبر لكن هكبر حياتي في الحياة جنرال، لكن في كل جوما هم نكفز على حاجة معينة هي most common cause of this ده السؤال وده السؤال m s مهم جدا وده بالكم هي غيرها دي عندنا في The most common cause of this يا شباب فهمنا الحوار ده؟ طيب دي بعد كده بعد ما خلصنا البفولوجي دي على كده كده على الدياجنوست خلاص هو دياجنوست ودي تريتمنت هنعمل كل تشومريه هنعمل بس فرقات بس يعني كل تشومن هيستماجيت شائعه عاده كده ودي حلول التيومنز لما هتلاقي كله يعني كانسر هتلاقي نفس السكيما بس ده شومر في يقول يعني اللي تكيا و وهي تبدأ بس اللي بس فدزاتك وراك بس ما بس ما تشت شومر سامي لما نحنا نجمع التومر عشان التومر ده موضوع في الأول ده التومر ده الجاية هتقول له إحنا منها هيرنيسيا و إن ودي مليننا مع ملينة قرأتها بس يعني دي اللي ترجع عنا صار الجاية هتقول له تلت يعني خاصة دي قالوا لي يوم واحد بنت عمل الجاية ناتو ذا شاء الله Infection and Tumor, يوم are يومين، human اكتبوا ايه معي ان شاء الله اذا بينات فالياه الموضوع ان يسهل وفيدي انا استاشرك على التمواني يكون لابسا واحد Tumor school بالجد والثلاث طيب نيبا كانت تكتب عمين على الـ يعني الـ Diagnosis تكتب عن Symptoms صح؟ يعني Science يعني شريف يعني Investigations الـ Diagnosis Symptoms Science هو Investigations بص انا ده السيمبتوم خلال الجو هذا في مشكله ان التيومر ما تعبرش عن نفسها ما اعرفش انت عارف تقول بقى تكون دي يعني تمكنت من العينه هي في الاول بتبقى اي سيمبتومال ودي مشكله ان هي بتدل على ان لما تكون بقى ايه تمكنت تكون حاله خارج معاك هي اي سيمبتومال طيب ايه لو عملت سيمبتوم ده سيمبتوم ايه شباب إيه تمام وبي Where charged. bleeding, So, how you bleeding, is considered cancer In the is the is the is the heme is not. In the is is In the is not. In the is the او مع التشطيب أو مع البي دي مع, مع, مع جو من البوزل صح ما من البوزل ما يمكن تعمل, تعمل, تعمل صغيرة شوية. أي نوع ممكن يمشي طيب بقى دي بص دي. أي ورم في الدنيا, ليه دي. في الدنيا، في دي. في نوع دي يكون Chtierna, chalef, wajajaj, the, the, the of muscles with nerves with bone يعني ال- peripheral معايا nerves muscles of bone. Wajajaj, the يعني لو جت في القبد يعمل سيولار لو جت في الركتوم يعمل ديسكيتير لو جت في اليوتراس يعمل دوينج بين ماشي يا شباب ممكن لو قفل السيودراس يعمل باليميترا يبقى تايهنا كده ايه سيودراس مليان باسط مثلا مليان ضغط عامل ايه يبقى عندي عامل بين دايما في اي جون يا اما داتا سوماتيك بين يا اما فيسوال بين الفيسوال بين عشان ديسور يا ددر يا ركتوم يا يوتراس يا يوريتر بيعمل دوينج بين ايه اللي كانت mamy مين عندنا سوماتيك يعني يعني نيرف يعني مفصل يعني ليه بقى كده nie بيعمل اراكويد عشان سوبر إل إنفكتشن الكيما اللي في حالة مية كتير بس هتيل على الإنفكتشن صح؟ طب إذا قلت مو كابي سينجوناس يعني سينجوناس يعني ودا السؤال اللي جاء أمريكا دوت على حطوا كيس ودفعوا كلها العظامهم معكوش عندي سينجوناس جورج سينجوناس يعني دموي دموي معاه تقدر؟ من حوالي الكلام تقول من حوالي بعشر سينجوناس جورج سينجوناس يعني دموي مو كابي مع دموي عشان إنفكتشن of blood vessel معاه طب مين يا دكاتره يقول لي تيومر بيعمل ووتري تشارج لا حد مش مش مشكلة لو عملت فيسرا على مين طب مع الجي اي لا نتيجه ده انت مش قادر ما في الهيومن كلها اللي احنا عليها هتقوم انت بس الوصف دي كلها سؤال يا لو انت كده بس ليه ده على الاقل مره تلج اقل ده حتى هيك ما بصناش نقدر يعني لو انت اللي بقى عايز بقى يعني يعني على الاقل ده نجاح على الاقل حاجه اللي ما كانش خلي ماذا دماغ ممكن يجيوه يعمل ليه ميس صحراً صحراً صحراً ميس ممكن يعمل ورم يعمل, ممكن يعمل إيه كمان بتاسس. Symptoms of يعني, مثلاً يعني ليه ليه كاف؟ عشان طب ليه عشان ليه يعني لكاتلة لكاتلة وممكن وأنا كنت أستاذ في باريس وكان دا عشان بريم تداسي بس يمكن طب على الدبر جيل سيستم وايد جدا من الرينار سيستم ووايد جدا من الركتل سistem صار على مص أو تي يعني عمد الجي تي فممكن يعمل في الدنيا يعمل bleeding في ال في في يعني لو مزل في يعمل ديسكيتيا وبلين الباركت صح ويعمل فيبرال تشارج يبقى عندنا السيمتيكات اي تيومال عندنا في الدنيا السيمتيكات اي سيمتوماتيك ماشي وعب البي بليز تشارج الماس داسس وري ريت دي السيم 80 معايا يبقى اي سيمتوماتيك ماشي وبلين وبلين تشارج والماس وداستس وهي ري ريت خش على الساين عندنا جنرال يلا يا جماعه جنرال سايدن غالبا ما عدد تومر واحد بس هيبكي مين عن الايه عندها ايه برافو عندها كاشيكسيا هل ايه الفرق بين الكاشيكسيا والويستنج والمشيشن برافو ايه الفرق بين الكاشيكسيا والويستنج والمشيشن الويستنج ويستنج اوف ماسلز والمشيشن لو اوف فات والكاشيكسيا الاثنين مع يعني هتكون ايه يروح على كده جلد على عظم سكين اوفر يعني الكاشيكسيا في السكين اوفر جلد على عظم ده بيبقى في دنسيتي معايا مش الكاشيكسيا ماشي ايه بقى كده الكاشيكسيا بجد عندها ممكن بقى عندها برول ممكن يبقى عندها نيرف نودز زي اللي قلت هنا كده اسمها دي في حال الباكلينكل نفس التحديث الحاله الرواد التاني بقى خلي بقى يا جماعه ده هيبقى فيه كذا لا في دكتور ليفنود طيب بيجي معك هنا على ايه بعد جنبه كمان abdomen لا في ما abdomen هل في اسايتس؟ لا في ascites صح لا في lymph nodes ماشي لا في masses ولا شو عارف كده اسايتس لينف نود masses صح إلزاش ته ها بيجي كمان not ها بيجي كمان على الكتر tak, enlarge wątroba. Asthenza to wątroba. Dobrze. Łączmy tę płynną płynność. Płynna płynność. effusion, Ma حلو masses, صح معايا كده هنا charge, blood native, في الليتش تشارج في فيشطه نازله في ماسجز نازله لكن اوعى تنسى في هي حته مهمه جدا جدا جدا هاتلك كمان في هي حتة مهمة جداً. من الـ examination. الـ examination. لازم مهمه جدا جدا جدا اوعى تنسى دي مهمه جدا البي ار ايجساملشن. طيب فهنا هنحصل نشوف بي ار هنعمل اي ايه, ايه دي كده جميلة كده وادي البشرة كده وادي ريكتر من المانتر ده كده. وهنا في كده الليجامنت ماشي تاسم ده, ده, ده بروت لجابينت. اهو الليجامنت ده اسمه, ده اسمه ده ايه ده? يوترو ده لما خشنا ار كده. ايه? اشوف لا مش دول هالبق أول حاجة لو فينا ايوه أيه حاجة لو في infiltration of the rectum تمام او لو في ده كذا infiltration of the knee of the utero sacral ligament يعني لو على العضلات هاي قبلنا هنا masses يبقى هنا فيها infiltration يبقى infiltration of the sacral ligament معانا ده وممكن هم ترجع تبدأ أخش على الجانب كمان لو هو ايه؟ اللي هو ال ده زي ما انا ايه في الدور اللي فوق ده فالمشكلة فالمشكله ان انا او دخلت في البجينا انا اخذ سقف البجينا ما ينفعش اطلع من كده يعني انا عارف عليها اشوف على جنبي دي ترس اللي هو الكرانيتا الانتريشن اللي, اللي هو على الجنبين ما ينفعش البجينا من ليه البجينا يا جماعه اخر ده انا عندي اكبر مروحه 한번 احس المره يعني يعني الريكتور ده تحس لو في باراميتريال انتريشن يبقى خلي بالك انا في نقط integration of the introsigral and parametrial في ملهاش بقى ثانيه للباراميتريال غير البي ار معايا كده بس طيب ده كده ده كده يعني ده ده ميكرو بالميكرو كده يلا بطاقه كده محترم كده يا واحد كده ما فالراجل هناك ده هو المخفر ده ما يعرفش دعوه كله لم لم لم لم هو بيعمل سكرين منطقه يتلمع عليها يوم دخل كده بقى كده المأمور بقى المأمور بص كده هو لقى فيه كده اي واحد كده محترق غايب نسى الطاقه كده واحد محترق بس نسى الطاقه انت يا ابني انت, انت, ايه؟ لسه... صارف طب يا ابن انت ده طبعا انت يعني حتى لو بعد له كلنا كده معايا خلاص مش لا هروح كده بس المره الجايه باكلم معاك طارق معي. طب اللي هو الدكتور ده تشكريني صح لكن مين اللي هو مين اللي هو صح ولا لا ده ايه ده كده سكرين سكرين على ale nie wiem, to jest problem. To jest problem. To jest To jest problem. To To jest To jest problem. To jest To jest problem. To jest To jest To jest To jest problem. To jest problem. To jest problem. To To jest problem. To jest To بعد كده يقول از بوكس دايج노س از بارتوس سي على كده اخبر يعنيك احتايه يا من عنق الرحم او من بنا عينه بص طيب بعد كده كده دوشه خلاص كانسر عملت الاول وبعد كده عملت بعد لابد منزلك على على ما لابد منزلك كده بقى مشكلة نعم عشان التريتم صح عشان العمليات أنا عاملها أنا جراح عشان عمليات عاملها صح تبي لأن عشان بقى كده كده يعني إذا جات رح عملية يبدأ كده عمليات كده من قبل النار كده من زي من قبل النار على طول كده ولا لازم أنا الأول عملي لها <pre -operative investigations> <pre -operative investigation> عملية خلاص خلص خبك هذا قد نجيشتين مشوفهاش مرة تانية ولا لقد عملها كل شوية فل اوب طيب زي نفس كل شبه بسمير تو اخدها لو تو نو الستيج عملها طبعا ممكن لها في يعني نو الـ الـ يعني تب تيست بدون سنينة تستطيع كلها تعمل مرة دانية لتستطيع العملية الى اسمها مين من مش هاد بقل والجنر طيق قولي بقى علاجة الفانسة بريست ايه أيوة. طيب نعم. ولا ايه نعم وان ولا اه طب بقى شوف ده شوف ده شطب على الفرق بين ده والناس اول حاجه في التريتمنت كذا اول حاجه بروفلكس يبقى انت علاجنا دايما دا أول حاجة معاها باول حاجه بروفلكس معايا شدي اول بلاك وعلى فكره بروفلكس از بيتر ذات كيور يعني الوقايه من العلاج معانا كتب يبقى انت دايما ان التريتمنت بيبدا ببروفلكس البروفلكس اوفر اول ثلاثه ليبلز في عندي برايمري بريفنشن وفي Second Deprevention وفي Thirdly prevention. prevention To avoid كترة, risk factors Risk factors Avoid, avoid, avoid, avoid, avoid Treat in Pre-Malignant Conditions Pre-Malignant Early Cases على فكرة ديالة ديالة سؤال Prophylaxes Against Gender Malignments بعد كده بقى واحد اهو كل اللي هو كده اللي الا تريتمنت علاج الايرلي كيسز ال اللي هي اللي هي اول ستيج كل تيومرز معايا اما يستخدم يبقى يبقى ليت ستيج ادفانسد ستيج يبقى هنا علاج الايه كيس بعد كده جت بقى كيوت تريتمنت او خليها ماشي عشان دي صعب قيمه التريت فتلاقي اكتيف تريت نق اه بريمري جنت معاك هو التيرشري هو ايرلي كيسز بص بقى بص بقى يا احمد بقى الاكتيف بقى جنرال يعني ايه شنو يعني يعني هستوليزيشن. يعني بيدريست يعني علاج الانفكشنز علاج الانيميا ما مش على سبيسيك بتاعك بقى سبيسيك اكتب كنت بقى لوقر سيستمك بقى, بقى, بقى حلقة دي كله هو ايه سيرجري و هو تريتمنت باقياتي تريتمنت. تريتمنت ايه باقياتي تريتمنت دي كالكرة البياتي تريتمنت حتي اقول لايه تريتمنت is not to add the... هذا دي years to life يعني باقياتي تريتمنت is not to add years to life يعني, to add but to life to years to to uh, to allow the patient to die in peace not in peace. to allow the patient to die in peace not in pieces ايه بقى في ده ده Treatment of pain على فكرة ذكرت ان شاء الله هم خاصة في موضة جدا ممكن بقى في موضة جدا في العالم كله ذكرت جدا كده بقى هو من أول بقى المورفين من أول في إنترا تيكان division of the spinal وأوليا علاج الألم علاج الألم دي هو علاج مشروط جدا مع ذلك له علاج البيع علاج الإثيتي وكاشط في عندي بالاتيف سيرجري كيمو راديو طب تريتمنت of infection hemorrhage أنيه بس ذا دكتور هو إسقمة لأي جمل في الدنيا درجة وإسقمة كاملة كامل يعني مش حاجة حتى لأ أي في اي حدة أو في, أي في بطنة او في القراحة او في اي حاجة اتقال ان تقوله ايه نعم كروشسس كما دي ودل على في الكنس الا اه او قلت لك اتعطيتك ايه ايه ان تريتمنت وهو دي بالجوم مش كله بس لو من كذا جنوس ساعة ما طيب نبدأ بعد كده كنتر على فكرة الاستماع حلوتها في ريبتيشن يعني ريبتيشن يعني يعوضنا طلع كتير فأنت فيها اه ريبتيشن دي مهمة نبدأ أول حاجة أول اللي صار عندنا هو كان صار طيب أنت, بحي انت خمسة على هذا الحماشي من أنا حمست على طبعا لأن أنت ما حتجيش معايا ثالث مرة لا مكتوبة أي نعم يمشطونها بحين الأحداث لكن هو مطلوع على الشخص حرام فالثالث كده ماشي غير أيوة infection hemorrhage يعني أي بس الماول على لحقوا بس كده صوره قوي ده. يعني help use dead يعني ها بعد بعد نصنا ترى بس عايز كده تمشو كده معنى كده ليه الشكل كده ليه عشان انا كنت بحكي حاجات كتير يعني تابع شويه كده طبعا هتلاقي الكلام مرسوم فلاقي دي الكتاب بالمنظر ده عشان ايه الصورهتين مع بعض ده يعني مش عشان الكتاب كده ليه كده ليه انت كده في صفحه مهمة مهمه عدت الليالي هتكلم فيها بدا. الكلام ده قلنا يا جماعه في المنظر ده عشان ده بتاعها برضه فانا بقول بقى برضه ليه بس كده <تصفيق> ايوه Thank you. السيرفرس ويود فوقي. البطة سنة 70 سنة. تمام؟ الدواء ال، ال، ايجي دواء أبكر بس عندها ثلاث البطة ٦٠ سنة. طب الوجاينه كم؟ طب ربع طب يبقى يبقى بعد عند عن ٦٠ طيب الثانية شباب، اللي بيقلل كancer الكancer اللي بيجي هو التروفيك هرمون لهذا الكancer، فخلينا هو الباث هستري الباث هستري يا شباب ها بوستر ميجي باث يعني انت عندك انت في أي مكان تاني الفاميلي هستري ميجي بوستر فيها ده كده سيندروم اسمها ايه اسمها لينش سيندروم لينش سيندروم انا باقولكم بتعمق ان انا اشرح وفينا شرح اول مرة ليه عشان انت زي ما انتم خلاص مريتوا المره اللي فاتت عادي ما تبقوش متاخرين بعدين باشرح الحاجات اللي انا بشرحها اول مره كانت الساعه اول مره اللي هي لينش ايه لينش نفسه اللي هو عباره عن الـ <اللينش> Lynch 2 syndrome ده و 3 مشغطة في الـ cancer pulum الـ Lynch syndrome 1 و Lynch 2 الـ 1 هي عن site specific cancer يعني, يعني الائلة كلها تيجي كلهم عندهم الـ Lynch ال... 1 syndrome كلها عندهم cancer pulum رجالة وسطان عندهم cancer pulum معاك إنما الـ دي 2 فديجي يعني مشكلة عندهم cancer في أي قلمة الإجسية يعني مثلا تيجي تنفي مين عندها breast يجي مثلاً واحد تاني أريها عنده في الجلد بلدر أو عنده هنا في الكول أو عنده في الركض تيجي هي مثلاً عندها في إنديميتيم أي أدمج كرسومات هناك عندها ما تقول أدمج في الأبر يعني في إن شاء الله كلامه إيش اسمه في إنديميتيم في ركض في في بلدر في بريست أي ذكرت أدمج كرسوم تعجبك هنا شكلتنا عنده ما تقول أدمج اللي موجودة في بقى اسم أو كل مرة اسم شكل. اسمها هيريديتري بوليب، ده هي ناس في دي مش طيب دي على البري زي مين سنين سنين عندهم سنين سنين سنين اه دي مكان سنين على سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين هذا سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين هو الجان ون يا من بار من بره معايا ان كمان هذا المرض فين اللي كتب في الناس اللي هم الناس البيت اللي هم هاي سوشيال الناس البيت اللي هم, هم هاش كاست طب ليش بقى الناس اللي هم هاش كاست ليه دي المرض ده بيكون هاش كاست ايه هم متأخر الناس اللي هم ما يخرجوش كتير عشان في ما بدوش ما عشان ما بدوش السموم ده فده كمان في الناس عشان كده حتى اللي دوت ده بقى كم ده رقم واحد ده خمسة وسبعين في ألف يعني من حيث ده ده رقم عندنا في الكسل بتاعنا كلها في المية يا مثلا بقى ان هو بقى خلينا بالكم ان هو الكانسر كان خمسينات الناس بتموت بتموت على سن مثلا ايه قبل كده مثلا من والمثل من 50 60 سنه دول بقى خمسات بيوصلوا لثلاثيه ان ما لكن دلوقتي انكليز لايف ستايل الناس بقت يظهر بقى بقى كمان الناس معين 2002 270 سنة. مع إشارة قبل كده ما كانش كبر. يعني من 50 سنة ما كانش كبر. كان في خمس سنين. جد بقى ال الهرتز القلب كلها مش حاجة. كده على بقى فيه كده في في عمر مين عمر كان دلوقتي معاك تذكر ودي بيخليها تبقى عاليه قد ايه الزفت والدنيا بايزر. يعني الخلف دي بيبقى ايه يعني هو فات دين يعني معاك كتر دم والرضاعه ده ما بقى حال نفسيه كمان بقى اه بتاع ممكن ايه كده فعشان كده اللي هو نط طيب من بقى بقى كمان يعني هو في عفيتها كده واحده كده خير ربنا عندها ايرلي مينارك ليت منوبوز برضه خطر برضه البصه على الفتره اللي اتعطل فيها الاستروجين لو خينا ما بقى الاوبست الفات ده على فكرة بيصنع استروجين كتير وده حتى العمود الكالسدوني اللي بيتربي على بيته ما عندهاش كافيين سي امنه تعيش وتكون تخينه معاك يعني أول حد يكتب لي كلمه شيكسيا في الكالسدوني ممنوع تماما المرض ده بالذات كان ليه مرحله الانغراز العاليان معايا لما نروح بقى الناس تاخد اول واحده الثالثه قال فبي دكتور كريطة يرجع السؤال بالكارسنون. كان عليه في حال كتشكس مشط طب ليه؟ صار يسأل كله والله العظيم السؤال كله يدوه ماشي طب ليه؟ قال لا عشان مش فاهم ده ده حاطط مش فاهم ده خارج مع جالس نبيتهن ده نظر كتشكس كتشكس is very very rare مع هذا قال لا كتشكس is هو قمن في ستات شهادات مع هذا قال ده دع كمان سكر وضغط كمان. كوبيز ضائبة دي البي سي فكينا شو قلنا عالبي سي سيندروم تلاقي استخدم سكريتين من زي زي فكينا ما احنا قلنا بعد كده حتى نفتكر في أدوية ال-induction of ovulation كان في تيه مكتوب لو, لو من 5 سن لابنو انت عبدوكم في لو اتدخل أرطب من 5 سن ديه من ال ممكن يوجد الكائلة كان اسمه ايه رابع ايه كاموكسيفين رابع على البداية رجالة بس بقى بعد ما خلصنا risk factors في حاجة اسمها cancer corpus syndrome ايه cancer corpus syndrome Cancer w ciału Cancer body w ciału. Wiemy, że w ciału, w ciału, w ciału, w w w w w w w w w طيب احنا كده خلصنا على فكرة نوع من الخمس نوع من كم نوع من خمس نوع ما الخمس هي من الخمس نوع من الخمس نوع من الخمس نوع من الخمس بس من الخمس نوع من الخمس نوع بقى الخمس نوع من الخمس نوع من الخمس نوع رقم الخمس عندنا من الخمس نوع من الخمس نوع من الخمس نوع من الخمس نوع It is smoking related, history, foster, family history, age, choosing drug. conditions in the of hypermnesia were serve specific. Were increase issues common for white races. the house, a the واللي هو الريسنت <تض> سيرفز معايا كده ده ايه الكانسر هي دلوقتي قاعدين نتكلم على الانتشار معايا نخش على النقطه على اللي هي على السايت على على على على على Any site can be affected in gallons and any place the there is that any place can be affected. But these sites are the worst prognosis. That's places. Worst places. Worst places. Worst Worst مش معنى ده بالذات عشان ده اللي بعديه لو تبعت كان في في يعني كلهم في فده منهما في البندس كانت دا ورس في البردنس الماك؟ الماك يا دا كتا yeah. يا ماس؟ يا yeah. ودي موست كمرا نقول يا كل في بس كده بس في المايك بس جدا. عشان فلان كل مع لكن مش هتكون هو بس لأعرف ما عندك هو أدنى كروموسوم 60%. الأدنى كروموسوم اللي عنويا، الأدنى كروموسوم اللي شبه في النص أو من الدور. بس دي ممكن شبه في النص ما زي ما في بيعمل صح؟ فأسمها بابلري. بابلري هذا كذا حالي بالك بيبقى نص عام الدور. لو شبك أدنى كروشوما شبك لد في نص نم الدور اسمه secretary أدنى كروشوم. يبقى شبك secretary لد meters. مع هذا كذا يا بابلري دي أجملتنا حاضر عشان حاضر بس. ليكون البابل اسمه كذا بابلري أدنى كروشوم. بيبقى شبكه لد meters في النص عام الدور. السكرتوري شبكه لد في نص ممكن يبقى فثمانه سيليت ممكن اشرح السيرفس اسمها نيوسس قد برشنوم معايا ذاكره يبقى في عندي كمان قد برشنومه عندي اربعه ده كده دي سكرتري سيلييتد نيوسس معايا ذاكره فهي دي البابلري مع كده البابلري اسوأ هي البابلري البابلري دي يا جماعه هي البوست اجريسيفيتي البابلري قد برشنوم هي اسوأ واحده دي خلاص كده فاللي هو بتاعه اللي بتاع الجسم بيغير نفسه عشان خاطر يقاوم الايريتد يعني ايه بتاكره تعطيني القرانه الشيء ده خلايا يتغير ده ده فيها من غير جسمه الاسمي اسمه ايه اسمه نيتابليتي سؤال مين اقوى الكابليوم ولا اكيد بنشط ده بصوا يا جماعه البو ده اللي عاملين ناكل في حاجه ناشفه كده كله عباره عن ده واضح كده حتى الباجايه او الغضروف كلها في هات دي صح عشان خاطر الجسم دوت الكيتل ده يقاوم الكيتل ده مش احنا الميتابوليزم اسمها سكويماس ميتابوليزم هنا يبقى هنا في كولاجن عندنا وعندنا فيه سكويماس ميتابوليزم ممكن انت الكولاجن ده يديك كالسيوم ما اداش يستحمل ايه اللي صح؟, صح يبقى عندنا هنا الكالسيوم بيشتغل على على اكل كرسنوما وبي 9 اسكويموس سينس اسمها خد كده فكنا كان عن نيفس كده ده فيه كده في كده مدفونه هو كده وفي كده كده من جوه ولا مش ديت دي مش مشكلة ده عن 9 اسكويموس لو قال اللي ملينا ده كمان أدنو بس ما ايه بص كده ما بقىش اسمه ادينو سكويموس سيركر سنوم اصل انت أدنو أدنو من ادنو أكسوما او ادنو إسكونا سيلكرسوما. معي دي على تيك توك. دي الماي كيوانز عندنا. الماي كيوانز تماما. إنس خاص كله. تيجي بس ليه ادنو كرسوما ستيفن بي. الماي كيوانز في بي الكور بدي جاي من بخمسيو وستو الواحد. الماسترمان هو ادنو كرسوم ستيفن بي. لكن حد يعرف بضعة بالشيء مش له وحتاج نو مثلا. يعني حاجة. ده أنت ده فيه عزيزة في حاجه انا اسال معاشره يعني فراودات ده كان مثلا 3000 و500 حصل بقى زدم من عند كده دكتور بس مش اسمه معايا كده ما ما هو نفسه بيقول كده الدكتور قال شو معايا هو نفسه ما بعدين بقى الاخر واحدة كانت واحدة كانت في يعني كانت لان كانت هي موجوده خايفه هي بتنسى وبعدين سبت ثبت ان هي بالي فربما هو كاتب الاجابه دي كده وماش فيها اي سبحان الله كده لما الاجابه فكرت اتكلمي القطه عاده يا دكتور كذا كذا كانت عارفه ان دي سبحان الله كويس جدا والله ما نعم ما بقتش كده تعين مكانش تعين دي دي وخدي بقى عشان ما فما شديد يا وعين رغبات رغبات، هي بس المهم ترى شوفا المين معنيهم بعد كذا فراغات اشوفوا بعد في, يعني في بقى ناس في ناس دفعيت في ناس دفعيت بقى والله الله ويدرس واعيد وكل شيء كذي يعني, يعني, يعني إن نعم هل ها <تصفيق> ممكن. <تصفيق> يعني ها ها ها ها ها ها دايما كده ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ممكن ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها بس ها ها ها ها ها ما ها كده ايه يعني متفائل. ها ها ها ها ها لا ها ها ها ها ها ها ها طيب نيجي بعد كده في الاستديب هذا في عندنا اسمها International Federation of Gynecology and Obstetrics. of ولكن هذا لكل مسجد عندنا. المسجد الاولى هناك استجابه من المسجد الاولى التي يمكن ان يكون هناك استجابه من المسجد الاولى التي يمكن معايا يكون هناك استجابه من المسجد الاولى التي يمكن انتو خبّوا معايا ديكترة اللي هو بلسنتا بلسنتا أكريتا وإين كريتا وكافر كده إيه بلسنتا يعني لو دي كده اهو معايا هنا كده الى خمسين في خمسين في نورمال فيل لو دخلت نص اسمها أكريتا. لو, لو دخلت من نص المسلس اسمهاsil traita لو wing Birch lo a lagi parren Donc As perlu طيب تعالوا مع بعض كده بص كده 1 1 1 garlands 1 I had to defer 1 بسبب الstage one ننقص إلى one A, one B, one C. ال one A دكاترة الثلاثين تا في 200 مس, الثلاثين في طب ال one B أقل من نص النص, the one C أكتر من اللي هو stage one في الثلاثين ال one A the muscle muscle. The one B أقل من نص النص, ال one C أكثر من نص بس كيبه اوكي يا شباب طب ليه كده على stage 2 بقى stage 2 دايما إذا كدت stage يعني يعني هنا خات ارجان جابه خات ارجان جابه يعني service السيربس يبقى عن السيربس السيربس عن دوس الهاتف يبقى عن عبارة عن glans برده معا كده وسترومان glans ستروم. يعني من وستروم من برضو. فلو للجلانت يبقى تو ايه؟ لو وصل يبقى تو دي مرحبا يا شباب مرحبا اشتجوا ان اكون مرحبا اكون مرحبا اكون مرحبا اكون مرحبا اكون مرحبا اكون في النص ايه جنب ستج a فاكره فوق أوي، تحت أوي واللي في ونص مكتوبه جنبها يا فوق أوي، يا تحت أوي، يا نيمت يا جماعه على فوق قوي يروح عندي أو أو كمان اللي بقى صح يبقى و ده 3 3a فوق أوي اللي هو طب تحت أوي، اللي هو بجاية يبقى هنا 3B بجاية و 3C Length Nudes اوف of Length فور 4 التاني 4 السيدة 4A يبقى معه كله دائماً الفور A Affection to Bladder دائماً ويبقى الفور A أنا جاءت الفور B Distant Sprint تروح بقى هنا الايه بقى راح هنا في بقى حته حيثة تانية معاية لفرين، أي حيث تسجف يبقى مرة تانية أشياء الستاجين تانية الستاجين موارا تانية الستاجين بناسنا لربعة ستاج ستاج 1 1A اللي بيكتن بس 1B أقل من نص النصر أقل من 50 من نصر ال 1C أكثر من 50 من نصر ستاج 2 تو a جلانت و 2B سترون ستاج 3 3A قوي ستروزة تيبوا قبل 3 بي تحت قوي واجهينا و3C اللي هي نت وبلد فيفتيف معايا كده النتيجه 4 دايما ده ale jedno kresowanie jest wczesne, drugie kresowanie naszyna, according to the degree of differentiation i aż. Bospla, bo jest nie هل تعلمون ان هذا سرعه يمكنكم التحويل من خلال التحويل من خلال التحويل من خلال التحويل من خلال من خلال التحويل من خلال لا لا خلال التحويل من خلال التحويل من خلال التحويل من خلال التحويل من خلال التحويل من خلال التحويل من على اردت ان من ان ان شاء الله اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت مش اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان جمال الوحده على ستة, ستة. جمال واحد ثانيه والله ثانيه يبقى يبقى عن عند دكتور دكتور مين بقى جالس على ده ده كده بقى اسم ليه بقى؟ الى جريد وان يعني هنا ديفرانشيت وجريد تو ديفرانشيت وغريد ثري إنه هو في لو يبقى يعني, دي وين يعني بس أقل من ربع السويد تنس من ربع لنص تيومر هذا كتب بدايه مدرد دفرنشيد لو سويد تنس اكثر من خمسين في نمو تيومر بدايه بولي دفرنشيد كتب يعني خلي بالك كتب السرنا السويد تنس على حسب هذه كتبتها في التيومرات دي لو عدد خمس وعشرين في الميه يبقى جيوان خمس وعشرين معاك لو عد خمسين في الميه بدايه جريت أغطى بالخمسي 50% المئة سورة الثلاثة ببتالي grade 3 نعم؟ لذلك فمن أسفل stage 1A أو 1B أو 1T دائما كده كده grade مخيبا grade 1 أو grade 2 أو grade 3 يعني كلمة stage 1A grade 3 التمور كذلك يعني التمور ده stage 1A grade 3 يعنيه stage 1A دوت الماكروسكوبي بيكتور الماكروسكوبي بيكتور دولي قصر قصر في الميتران بس طيب وغريد سريعيين يعني هو استراجيكالي فولي ديفرنشيتل يعني من خمسين في المين يبقى احنا بناخد دايما ناخد تشومر تايما دايما ده من الحال بالتنطع كده ده ده ده بس حلو ده استراجيكالي طيب بقى عشان على ايه؟ هال 1 وان وغريد وغريد معايا با أي جملة ملابس اساس في المكان ايه بس، دي على النص نص هو حتى ايه ولا ولا سي. على حسب على يروح في فوق وتحت يعني فوق يعني في تيوب اوبري تحت سيربت شوفاشينا تحت قدام على بلدل و ويوريتر على ليكتون على التامبين بقى مين بقى التامبين الباراميتري هو يعني مانونا دايركت واللي المبال يلا يا جماعه فيه؟ هنقسم اليوتراس ده اللي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 سؤال يقولون هذا السبب يقولون هذا هو السبب يقولون هذا هو السبب يقولون هذا هو السبب يقولون هذا هو السبب يقولون هذا هو السبب ده هذا هو السبب ده هذا هو السبب يقولون هذا هو السبب يقولون هذا هو السبب يقولون هذا هو السبب يقولون ذا بريسيكال نود وعند الفارن اوكتوريتر في كمان نيف نود اوكتوريتر هنا يا خمسة خمسه نيف نود ولا سيرفايكال الثلاثيه الثنائيه وفكتوريتر وبريسيكال منها إلى كومائيه سكندري دي محطه ثانيه منها إلى الفار وورد المحطه الثالثه حتى احنا قلنا كملنا بعد كده بس مش مشكلة انتوا عرفوها بعد الفار وورد بيطلع لمين بعد كده على سيستم نير والسرطة يفعل ايه بعد كده؟ صورة راسك مين؟ على لين ليبيا يحسر ارتجاه مين؟ للسوبران لينف اللي هي لينفل او بركاو. نعم؟ لا لا ده طيب ليه مكاد الميدل وانت ثرطة واحدة بس؟ الميدل وانت ثرطة بعد مين طب الاول بعد <تصفيق> يبقى الابر وان ثرد فالا ورد وان ثرد لدينا ايديا اللي هو وان ثرد خمسة مكان قوي مكان قوي يعني وغريب يعني عارف فين في, في المكان ده الظبط عند هنا. دي بيزل يقوم نازل تحت يبقى عند كورنو بس هات لي اللي جوينا الايه ده كله خدناها قبل كده ده مره ثانيه خمس بقى برده عشان برده يبقى برده مش هو في الممكنه ان يكون الممكنه تحت يكون اسمها ان يكون الممكنه ان يكون الممكنه ان يكون عشان ان يكون الممكنه على يكون الممكنه ان يكون الممكنه ان يكون الممكنه ان يكون الممكنه ان يكون الممكنه ان يكون الممكنه ان يكون الممكنه ان يكون الممكنه ليه يكون الممكنه ان يكون الممكنه ان يكون الممكنه ان يكون ده فالريكت اللي اسمها فيبرنيشن يعني ممكن داخلين ماشيين مع, مع بعض مع بعض مع بعض او لزمه برضه مش فاهم طب نقول لك ادي جتاع بين بقى ناخدها كده على البلطه وسط البلطه فيها كده كونكشن بين اليوترس وبين اماكن كتير قوي يعني تخيل ان المعين ده متكونكت للبرين عن طريق بلكسس أو بين كده ماشية ومن خلال معاها البرست فوق توقع بيها ماشي الون ده البرتبرال كلم يسمعها خطوية ايه خطوية ايه تمام فممكن لو فينا تيومور لو في تيومور اللي في الكوربوس في اليوترس يوصل بيه البريم حتى لو بكسمع فيك عشان باقي ايه اللي جمع الفصة ارسم علامة بلس بالمنطقة ذا كده بلس اه انا لو بلس باقي الممكن تيومور ده في اليوترس يوصل يوطر البريم عندلي ايه أنتري connection, ما هو الكونكتشن؟ لا ده كونكتشن. اسمه بارا في تلابنس أو باتسون. ممكن يوصل إلى ovary. هنا كذا. أنت في كمان لكسوس بتوسط بين اليوتراس وال ovary. بروت لجنن. بي فورم لكسوس. ب بي فورم. في بين اليوتراس وبيلين ذات vessels. يوصل إلى باشادنا. فكأنه كأي يوصل بعد كذا جنرال في كله. أنا في كنا ننتظر نظامنا الظاهر الباطني. هذا هو الضربه اللى لكره اللى لكره اللى لكره وان ليفر ول بري كده ادي ال ال بكر خلاص ال ال انت عايزين بس هو يا تاني ايه. هنا بص اللي الباب يوصل البري يوصل البشاينه يوصل الاوفري يوصل جنرال خلاص طب بقى حاجه ايه بننطش على دي لما بكتب ليترز كده وجايه مريحه على مين على الإسبريت بق بقewhere in plumage.معناه كتني أدرين.يوم مرة تانية نجترا مرة تانية الإسبريت مرة اللي هو فوق وتحت تدور اللي هو خمس وال على البجاية. في صار بتسير زي ما قلتي. إزاي بيوصل كاسة لميتين يوم إلى البجاية؟ ما هي روتس اللي يوصل ده كاسة لميتين للبجاية؟ ها؟ All roots ممكن يوصل إزاي؟ ينفع، وبلاد ينفع، ينفع، كل دي طيب على كامل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 w one, Two, Three, Four. Mały lekarz? Kto ma efekty, w kuarter numer dwa. Stage One, lekarz, ja Stage 90%. 90% Stage One. 20? 20, a سبعين. تجدها الشيء مكان خمسين. والفاردة عامة اللي جاتب كل تيومر تأليمًا. فاردة في كل تيومر تأليمًا. في بيكون تيومر تأليمًا يقوم خمستاشر في المائة. معنى معظم التيومر في كل هذا جاتبًا نعرف المعروفة. ايه؟ هو خمسين في المائة. معظم الناس عندنا في سنة وحيدة وكاسر سيربيكس بس. أقول لهم خمسة, المائل. خمسة المائل.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 التمر يقل الوترس ويقرب الرحم نفسه تطلع الانفكشن من عضله الفجاينه سيرفكس يوترس البريقونيات يسال بريقنات يسال هيمرج ممكن هيمرج طعم ممكن بتاسس في اي مكان طب هل كشكسيا تتمكن من ديس كشكسيا ما معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا معايا طبعا تنسى بريمايستر مش من منقول هيموراجيا فكرت ده مش قابل هيموراجيا بقى يا جماعه ده مهم جدا وايه كمان عندنا كمان ها في ممكن اللي هو بتاست تتكرر ممكن يبقى ده ليه هايبرتنشن مع المرض نفسه كده طب ايه بعد كده بقى على فبنخلصها اللي هو ال الباثولوجي خش على على اديجنز السيمبتس ايه السيمبتس عندنا سيمبتس وساينز وايه ديستيجشنز لا يا جماعه نستنى بعدين ايه سيمتوماتيك وايه كمان بصوا بقى البين وبليننج ستار والماس ومتسز هيوريتال بس هو ضيف بس كل واحده كبر هاي تو في هنا عندكم كده كاتره وعملها بالخط الاحمر كده وفي مربع لوحده ايه بقى ده حته مهمه اللي هو ايه كيس اوف بوست بالمنظر ده ينقيس يعني عادي جدا نفس الكلام خاص لكن خلي بالك بس اللي قلنا دي الجمله دي مهمه في السيرك طب في الساينس في سايتز اللي جنرال مشكله والابدومنال برضه مفيش مشكله بس خلي الابدومنال بس في حته واحده يعني الابدومنال برضه في اسايتس وفي الانفلون معايا كده وتلاقي فيها الماسز وتلاقي كمان ايه في <تصفيق> دلنا تكون الكانسر نفسه ممكن يتطور أو ممكن في تايب رويت. يعني بس هاد ناسشون تايب رويت على فكرة ليه نفس الخوز بتاع نقدر هايبر بليزيك نقدر كسرنه نقدر كسرنه. يعني ممكن مع تايب رويت ما ممكن يكون كمان ليه تايب رويت. ده تايب رويت إيش ده هايبر إسترونز يعني ممكن عددها تايب رويت. وممكن عددها ناس تانية اللي هو بايو بيترا. يعني بايو بيترا بس لا مش قص هو retention of قص إن ذا اللي تقدر الباص في لكن باي متر أو الانتشام أو الباص فلا يبتنيجند. معناه اللي فلو هنا في باي متر ممكن مكتئي اذن الناس. عشان جابوا حتى في البي دي اكسامينيشن اللي يطرس usually small لأن قصت من أبوزل. لكن ممكن رحم كبير لو فيه فايبريت او فيه باي متر. نفس الكلام بعدين ومرة تانية في بي دي اكسامينيشن إن الرحم usually small. يعني انا في بي دي اكسامينيشن هلاقي ماس. ولا في فيستولا ولا في بلط ولا في تشارج وليتاسيون سمول ايه كان في فيبرايد او في بارليترا فاكر ده البي ار في البي ار ها دي ار لا دي ار باريت انتريشن يوترو سيكر انتريشن وركتال انتريشن يعني اللي لو ما في السيمتومز غير بتاعتنا طب لو في ماكسز أو تنسى فيبرويد او واليترا والبي دي الرحم بيجال سمول إذا في او ايه او كيبرويد. طب خمسة. بعد كده يلا بعد كده بعد كده ها بري ده سكرين كيف تعمل سكرين على كذا ده سكرين بقى سكرين بقى دامي لا عايز اسمع الترا ساوند عايز اسمع الكذا ترانس فاجينال الترا ساوند معنى ادخل أولي؟ هتشوف الترا ساوند السيفيه أولي كده معايا ما ينفعش اطلب ادات كنترول انا اطلب اسمع ترسام. ترسام. اشوف لك الاكله اندريتمنت اللي هو فدي هنا الترانس فاجينال الترا ساوند معايا مين فيك معايا خدناها للهايبر بلازيا لو كانت اكتر من من, من رقم معين في واحده بوست من كام اكتر من لو بوست لو ان بوست من خمسة مللي دي بتخوفني معاك ممكن عندها هايبر او عندها طب البيوس دي اللي احنا شرحناها بقى البايوستي شات البيوس المهم تحفظها بقى اسمها فراكشنال كيورج بقى هنيجي فراكشنال اكتب فوق فراكشنال يعني تجزئيه تجزئيه فراكشنال كيور دي مهمه جدا ودي سؤال اولى مهم جدا اللي هو فراكشنال كيورج معاها ثلاثه اللي هي تجزئيه انا كتبت كده مره ثانيه قدامها صح لصدق وادين بالكم ده كريتش اللي كان اللي الفرش كريت يعني ستة يعني أو, او ستة إزاي دي دي وستة. بص كده بس ناخد كده يعني اللي هو أبسط حاجة في فرش كريت أج طريقة اللي سيرفس اول حاجة بعملها سيرفس ودي عين واحد بقى اخذ الرحم دي اسمها عينات ايه يبقى ودي المعمل عينتين عينه واحد هي السيربكس عينه اثنين هي ايه الرحم استخضر يا جماعه العينه تبناها ديج من, ولا من مكان فيه وود العينة ديت المعمل عينة واحد واحد ال 24 ايه موجود يا بالسرفكس يا بالديت طب واحد كمان ايه عايز كمان نقطه اكتر طب يوم موسع السيرفكس سيوصل ده كحي بقى كان إزمص دي عينه اتنين بقى كان اليوترس عينه ثلاثة خلاص؟ يبقى تات عينات ممكن لها في السيرفكس الوقت والإزمص والليه والكوربس بعد كده عشان يحدد مكان التين فيه يعني ممكن يبقى كانت عينتين بس سيرفكس ويه وكوربس او ممكن ثلاثة سيرفكس وإزمص وكوربس ممكن بقى ستة ازاي ستة ازاي؟ وإذا بحيبت لنمط سيرفكس وبعدين هيكون نجاز ادي أجي وبعدين فيه بعد اربع عينين ايه لربعين البدا كتبه بوس بالكم لما هي نايمة. عامل كده خلاص لما تنام بيكل كده يعني معنى كده لما تنام اللي هو السقف بتاع اليوترس. ده ولا ده طبعا صح لما هي كده, كده. لما نامت لما السقف اللي جاء السابت دائما انتير سيرس وهدين بالكم طبعا اينا اخذ هنا العين انا رقم ثلاثة ثلاثة واربعة وخمسة وستة ثلاثة من احد يعني, يعني هنا او سيرفس دي دا دا يعني وخمسة يعني هنا يعني الجنب هو وستة البندس. شوف كل حتة في ايه؟ يعني فصلصتها يعني اخدت اول حاجه من السيرفكس الست عينات بقى سيرفكس وايزموس واخد من ده من ده 3 و4 واخد الفانتس واخد باقي اللي هو اللاتر وولز بتاعهم كمان بس مع بعض لازم وولز مع بعض عينه واحد بس هات لي سؤال لنا شويه كده تكنيك شويه ناخد من الاول ناخد اللي هو البوستير سيرفكس الاول ولا الانتير سيرفكس الاول يعني هناخد لنا عينه من السيرفكس ثم الايزموس ثم بيقول من ال وولز من معك كده بس عشان اشوف اي واحد فيهم ترتيب الاول وافترض مثلا ناخد منين الاول برافو ناخد البستير اول تشيل اول صح كده عشان احنا البستير وبعد كده الكركال مش مش مشكله لكن لو حتى هو عملنا شعره بستير اول فلما تحت البستير ممكن يبقى عندي جاي اللي فوق بالكم طرحت الاول مين الاول البستير الاول الارضيه ثم بعد خلاص ده يبقى في الاول مين اول اللي هو بعد كده ثم لاترال وولز ثم الفونداس تاك على فكرة ممكن فيه أحلى حق في حق احلى حاجه بيستروكسي احلى اخش بمنظار جوه الرحم واخد بينه بيوبسي بي بلاصمه اسمها ايه هيستيروسكوبيك جايدد بورس عايشه بس خلي بالك انا لما حديده جوا الرحم ده, شوي. ده ممكن تخرج مين ممكن تخرج الرحم يعني اي حياله شغله راح ممكن تخرق عشان كده بقى ده يخليك كوشس قوي في الكحت وفي اليوتراس ما نجنن في اليوتراس يبقى ده تاني ممكن تخرقه ثلاثه طيب فراح واحد ده خواب جدا جدا جدا قالك بص انا هخش هاشفوت مش حاجه هندخل كده عشان يموه معايا كده جوه مين جوه اليوتراس تشفط بس بس اسمها ساكشن بايوبسي ده عشان الناس تخوفها شويه معايا ساكشن بربس طب دي في حلاوتها فين ايه ما تقليش هي الجاجه لكن متوقعين كفائتها زي السكوبيك او زي اللي هو الكحت ده شط ده شط الدم اللي جوه وشويه اللي من وقع فالشط طبعا هنا مشكله ان هو كان مس من عشرة ده الشيت رامن الكيس لو واحد قالك ايه هنخش انا ونسحب اللي الرحم اسمها جيت ريجيشن سكشن اسبيريشن يحي الميه باصها ده طب الميه ولا نص لتر <م> <tres> <مئة> <لأجل> ربع ولا ولا دي ايه ده دي بوت من يعني ما هدخل بس ايه 1 2 ملل ديتا متر يعني هحط حبه ايه 1 2 ملل مللي مثلا اصحاب مره ثانيه يعني مش 100 كبيره ده 1 2 ملل ده في جهاز تم يدخل ميه واصحابه مره 1 2 ملل بس 1 2 بس اوكي دي jet جيت كتير قوي زي زي الضغط خالص جدا عشان فنيينها بي دي صعب قوي دي كان عندها المشكله بقى تقعد سكر كمان معنده فده فدي تبقى سيرشال ارتيفت قرروا طبعا جدا ومنافسه بقى صعب جدا وعايزه عليها مركزه وقصه في حاجه ثانيه في رفيعه جدا جدا جدا اسمها بيبان بيبان دي رفيعه قوي مع شافوها الضيقه دي رفيعة جدا دي قطرها اللي اقل من 4 مللي بتاع فيه سادس قطر ميلي. مللي ملامس موسع كنت موسع هنا والموسع بندخل وهي السراحه صحية عادي جدا وهي كريات عادي جدا في او بيشنت اثنين بيش. كده ما يصدمني وداخل الرفيعة جدا الكاير عباره عن زي كده انبوبه من فوق. يعني كده قال manda ده اهو ده كده بجد ده من راح الع... راح من من الجعش هي مش شايفه في في ده شوكي العينه بتخش جدا وهو دي جدا أوي لكن ممكن برضه لو عينه مش هينفع علينا بين ممكن اخد منها بطريقه اسمها بيلد نعم ده نعمل التراكشن تراكشن هناك حاجه اخيره ده حاجة بقى جداً لكم برضو عشان يبقى كل المعلومات عندكم لا لا لا ما قلناش كلاس ورناها قلناها ما بيش مشكلة قلناها. قلناها لكن حاجه بتبقى اسمها بروجسترون تشالنج دي حاجة يعني ما خالص بس في الأورى. يعني فجلت في هو تشالنج تيست لماذا لو لو يكون هناك امر ممكن ان اللي هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن يعني, إيه يعني, يعني هي لكن هو فانا اندوميتر فعمل ايه الادريفه عندهاش ايستروجين فالهرمون ضعيف جدا، فناشف وشقه وبدا ينزل من يعني الاثنين وبين اللي هو هايبر بلازيا زي بيتم عندهاش عندها عندها مش كان في معدل جت لنا افلام على ده بتاع اللي هو ايه لو عندنا اي وعندنا بيستون وعندنا, وعندنا لازم يحصل طب عندنا الكروتيك انديتور الكروتيك عندها ايه عندها بس بس ما لو انت ما <tuce> فالأنا عم ده الترابي لا مان يتربس ما خاص شوي أتراب لو بتعرف بريستون ده ضال لو كبيرة هو كبيرة من البوز اتجه بريستون وقف لو بتلاقى ضال بقى عندنا إيش مش بهايتي العيانة بقى لو ما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 يعني لو انت فتحت عندها في ممكن طبعا أنا مش كلام بس لو عندها لو في ممكن نلاقي شيء اللي هو كابت مره نعمل الاول نعمل الاول دكاتره بديابريستور معايا بديابريستور لو وننزل الدوره خلاص كده بنعمل كحت مفيش ضرر ما نلش حاجه الالتا سام طبعا فحص كويس قوي سام بس ممكن يبقاش واضح قوي يعني ممكن يبقاش واضح بس الالتا طبعا عندها سكرين يعني من ملي ولقد من 5 ميلي. لو وعندها يعني صعب قوي بقى عندها بارسون صعبه دي من 5 ميلي وعندها بي غالبا يعني هنا الحاجه سنه المنتج هنا كان ريبليس بس احنا عندنا في, عندنا بيبلي بيبلي بيبلي بيبلي أي بيبلي بيبلي في او في حاجه في أي حد حط. حط في السكرين ممكن طبعا، صح. بس ده بس قليل قوي دلوقتي انا ده ده بس كده تعورنا عشان خاطر بتاعت الاورا ولا حاجه ناد اسمه ده مش خالص معالي حضرتك طيب، دي بقى كده على ايه على ثانول ستيج يلا يا جماعه ثانول ستيج ازاي نعمل ثانول استيج، سي سي ممكن صح؟ ام ار اي معالي ده ده ممكن اعمل فحص تحت مخدر عيني يعني نعدي نبدا بين كل وقفه افحص بقى بيديك ما لقيتش شكوك وسط ده فين افحص السيرفس لو دام تجاهل دخلت سيرفس جيون بالباجينا في الركتوم في الباراميتريان ما فيش لاش على نتيجه لاقف بقى نفصص العير. ممكن نعمل في التريز سطر للتشست اكسيت البون لو وصل البون ولا حاجه ممكن نعمل بدر حتى ممكن اعمل ايه سي تي على لو وصل طب مثلا تلسكوب نوتنا في بغداد يبقى هناك عندنا كنول في اي حاجه حواليه ده انت لا بص عليه زي مثلا ده نبص داي على اي دي ممكن مثلا وافكشنال او بلاد بلد للدي بليه قيمه بروتوسكوب سي تي ام ار اي حلو نق رسم طيب الفور على ذلك بري بري او لو مش بري اوفر تيست بنعمل هيدي. CDC, chest X-ray, renal function, liver function. nie muszę tego robić. Nie muszę tego robić. Nie أول حرف أول علاج هو إيه؟ Prophylaxis تمام؟ عندنا في primary وفي secondary وفي tertiary prophylaxis. ال primary prophylaxis ركبت تعاويد مين؟ أرس يعني هنا لو هنا مثلا من من بسرعة صح طيب البريمير الليمن ار بي 7 اندوميديال هايبر بليسيا منها بيس طيب شو اشتكى المريض شو كده على مع اول ايه يعني المستشفى تمام كمان نعالجها نعالجها لو عندها انفيكشن نعالجها وتنام وترتاح في طيب بعدين دخل في عندي اللي هو الاكت ده هل هي ستيج 1 ولا ستيج 2 ولا ثلاثة ولا يعني ستيج 1 ولا 1 يعني ستيج 1 يعني في ستيج 1 1 a 1 b 1 c صح هو فين جوه صح 1 ما النص بالنصف سي 1 يعني ما عمنا كنت فيه مباطل هنا كما عمنا من 1 يعني tumor is limited to the uterus. صح؟ يعني ما في, في مبدئيا يعني نعمل توتال abdominal hystracting يبقى نعمل total abdominal hystracting ليه شو؟ is limited to the uterus طيب، من هل لازم أعري معايا الكتلة بيانات لولد سالبينج أو, او أفركتمي لي إكبر مع أفركتمي. ربعي عشان قبلنا حتى بعد بدرس في أي مكان بني غذية اسمه فلما شيء آخر لدار الكتلة جت عمله إستر كولس. وقتي بأي مكان آخر الجوال موجود في حيي يعني التروفي هرمون إيش؟ التروفي هرمون يا الكتلة بتاع أي جوال لكل فلما شيء التروفي هرمون الجوال ده حيي. ما عاد قل هنا بيلت بيجوا فريتني هنشيل الأوبري ليه؟ عشان ده السورس آف إسترس. ياو الحاد. الحاد التاني مين اللي يحدث إن الأوبري ماكوش مايكرو متسس. ما ورد ميكان دمو خلاص الأوبري. شو أنا فيكون داكس بيبقى الأوبري؟ فالأوبري ما يكون مايكرو متسس. مش واضحة بعدين لكن موجود فيها ممكن موجود متسس. يبقى الأوبري ده قاعد لينشل لينشل أوبري لي هو ده مغزل تيومر وقد يحتوي على متسس. طيب كده بنعمل في حالة الستيج بس بشروط كل حاليهنا هاي ريسك يعني هنا لو بيشنت هاي ريسك اب هاي ريسك نعمل ليه يعني هاي ريسك يعني هاي ريسك يعني, يعني, يعني وصل يعني كده كده في ليمف نود فيها شويه ميتاستاسس او صافي لو كده كده يبقى كمان أعطيها بلدك اراديشن معاً لو تنبوص أو لو كانت تيومر دوت برضو انفرسليني ديب أو أو برضو ده اجريسف خلاص لو كان التيومر ده أو أو لو كان إحنا مع التيومر، هذا يا كده ده كده ده سبت الضبايله يبقى مع ان جائر الريش لو جيتوا قلت مين على على اه صح بس وراك لو في اللي هنا اللي ما كانش بس هنا نديني ده هو كمان في الجوه دي انت بس ايه اللي طب لو مع مع الرجيشن. الرجيشن بقى مع لازم نجي اوبراكتلي مع اريجيشن مع اريجيشن بقى رسم مرضه مع اساسي معانا مرضه اللي في الكانسر شيرت عمليه ديري اكبر عمليه في الكامبس اسمها ايه اسمها راديكال استركتوري بيجيتف لينكس كلها اللي في كلها. اسمها راديكال استركتوري اللي عملها راجل نمساوي اسمه اولر الماني بس العشره بنتا في اسمه فيرتايم ف اسمها فيرتايم اوبريشن غلقه غريب جدا كان احب اشتغل دي مليش دافس خالص عشان اعرف حس كويس وكان رياضي جدا وعاد له الف ماده بركلوز مش عارف ازاي فقالوا ده تي اسمه ديرتايم فدي اسمها ذا تايم اوبريشن فجينا كل الكانسل الكل تيو في بينا شويه وقعد يشتغل بقى كانت واللي يعمل بقى يلعب في البيانات بقى ماك مليانه to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli do tego, żebyśmy mieli do tego, żebyśmy mieli do 2, żebyśmy stage do tego, żebyśmy mieli do tego, żebyśmy mieli do tego, żebyśmy mieli do tego, żebyśmy mieli do tego, żebyśmy mieli do tego, العيانة دي جاتت الخينة اقوي وضيبتك وhyبرتنس بتنعمليها و... بيه ايه ابرسل يعني الاقصد احلى لو عملنا عملنا كده نونستركتني مع بلات سريجي وفريكتني مع ايراديشن دي بتنبرجنوز اسا و احلى العيانة مش متعبة الهاوي لكن ديه ايه ايه امورتالتي فديها دي جاتتها دي طيب هنعمل ايه لا قلت في ايه مع بلس أو مائنس بعد كده أخذت التابعيس في إراديةشن أساسي, أساسي طيب في ستادي الثاني يحصل إنا بقى إيه؟ هنبدأ إراديةشن دابلا هو ده المين تريتمين إراديةشن معانا دابلا بلس أو مائنس توتال أبتميس تريكتيمي معا بايلاترال مع يا جماعه تحاول بتاعنا في الأول في ستادي وان كالعملية ومو في معانا إراديةشن إستادي بتيجي 3 by تراديشن بلس او minus A, العمليه خلاص اتكتب هي دي الاساسيه العمليه هنا يعني مش ضروري نعمل حاجه راديشن طبعا يا جماعه لما بتيجي 3 4 يعني خلاص يعني 4 دي خلاص ده وصل للبلدر وصل للريكتور مثل البرين فدي بارت بقى معانا هنحاول نقولها يا رب معانا البارت 3 البارت كده البارت التريتمنت بقى على حسب czy <muchy> to jest możliwe, jest receptor positive jest receptor negative? Czy 4. Czy to jest możliwe? Czy jest to jest jest او حاجه اسمها تاكسو ايه ده بقى ده التاكسو ده لكم تعباره عن كيمو جاي من له حاجة في جزيرة محمية طبيعية في الهند او لما رفض جزيرة ده لو في كده ده جاكتن حواليها كلها مفيش أي حاجة عايشة كل شغرة كده اي حاجة عايشة خاص ايه؟ ايش اي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 Kolejne pytanie brzmi, czy to jest ريشنا, 4 لو czy ريشنا, czy ريشنا, czy ريشنا, czy ريشنا, czy ريشنا, czy ريشنا, czy ريشنا, czy ريشنا, czy ريشنا, czy ريشنا, كذا باليريديشن هقولك بعدها بالتفصيل في الكانسر سيرفكس بالتفصيل المهم مع ده فالمطلوع ضخم كده عشان الكلام بسط على انتاج اكسترنال مش عارف كان الكلام مكتوب في الكتاب بس هتفهموه قوي لما ابداش عن الكانسر سيرفكس دلوقتي هنفهم اكتر من كده طيب نقيد مرة ثانية بقى الكانسر فيكره مره ده يا جماعه المره أخيرة بقى وش كمان الكانسر دي ده بقى يلا اول حاجه يالله يبدو الاجي كم سنة؟ كم ستين سنه الاسموكي بيأدل فضل ايسترين؟ خوصة الفابلي هسترين في الفابلي هسترين اسمها ايه؟ اسمها الاسيشو سندرون ايه بري ماليجنبت؟ كل بولة الاساسي فاكتور انكريز ايسترجن ده المحر الانترز كان في الاميئة خمسة وسبعين في الميئة ده المسكومن ماليجنبتي في مين هيا جماعة إني بس في فيه هناك موجود ما طيب يبقى الكنسر بس الكنسر في الفانتس فيه الفانتس كانت درس برمواتي إنك يأمنا فانجيني تمام طبعاً الإسبرت ضارك في فوق يعني يعني تشوب تحت يعني فجينة على جنبين فارميتريا قدام على البلازر وراء عبين عريضة طب بالضبط إذا مع البوكس تيت يطلع على عريض تحت على فجينة على أوبريك او ستينيك إسبرت يطلع من لينضم لبر بول بري كيتني أدرينا اللي اللي بقى طبعاً في فتاك مع السيربكس يبقى في خمسة وثلاثين Bola cervical, brysicra, obturator, internal ea, maesternal 1 one third, internal 1-3rd? Bola horda Ale nie ma tam tam, gdzie? Oni? Oni? Oni? Oni? 1 To 1 b c الوان دي اقل من نص الماينر الوان سي اكتر من نص الماينر طيب الستيج 2 تو اس السيرفكس حتى اعلق زي ستيربت بيرتايب زي ستيربت بيرتايب اوبيريشن زي ستيربت بالظبط بيرتايب اللي فات ايه او في 2 الستيج 2 ايه للجلاند تو دي الاستروم ستيج 3 فوق قوي تحت قوي للترو فوق اللي هو تحت قوي فاجينا ولينث على الفور 4 دائما دايما في كل لي تيومر ال4A ده كان ايه بلادر كركتوم معايا و طيب البريبوت بقى ستيج 1 70 ستيج 2 70 3 و4 15 ايه موست كومون كوز اوف دس فيري كومون فيري باي على السمبل في السل ده كان في عايز كل مواصفات مهمه وايه الموست Our most important any person being is considered cancer individual till prove the other words so when general general examination obese, obesity and you have a you in the examination the abdomen the masses a tumor thyroid baby is usually small this بالإنستيجيشن الضوء عددت حكتين ultrassound 1 اللي هي 8 هي مكتبئيه لكاتلة fractional, أو بقى بعد كده اللي هو معانا الهدفة يتشارل الأوبري عشان قد من كل ترسيس طبع إيسترجل وإراديةشن في يعني في و 3 في معانا لو لووات لو وصل السيربيكس مايكرو على السيربيكس أما ستاج 2 ممكن تعمل مع إراديةشن أول تعمل تعمل ثلاثة إراديةشن بلاس وما لو ريكارن أو باون ترسيس لو هي تيش في ريجسترون.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 ودينا كمان جريد 1 يعني ده كان بدري جدا مع هو تقول ان بينزل شويه عند الدشره بتنزل عليه تقلد بقى الدكتور يشمعوا عندها لسه الكالتا او لسه شغال عيانه برده 1 جريد 1 زي ما اتفقنا 80% من النوم بيبقوا اول جريد 1 كان جود بروجنوز وبعدين لما دخل عارفين ان نيته بخليير دخلوا معانا دي فعلا من الشرت هيومر زي ما الطاقة أجنسة بلاسيتة دور أجنسة جونة بطاقة فتاة ده مش رابط يعني ان كده أفقيا على اليدرس أبن يخش تواقع بوء اليدرس عشان بيه تبخليه فهي في سلو براس ويري تكشن وخدين بجو وفي وعينة بصنا قولت بدري عش كامل بأجود بروروس أحسن الكنسر ستحت مثلا الكنسر إيه؟ سيفر عبيه الكنسر سيفر دوت الرقم مرة كان رقم واحد في دروب بعد باقتلات الدروب ديو باقتلات اثنين بعد الكنسر الميتلم تختار بعد رقم ثلاثة بعد الكنسر الميتلم وكنسر أمري كمان معانا إذا كنت دروب دي كده وميني لنقول لأجمع ليه الكنسر بسيركس ويقع؟ يقع عليه عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر روتين يوز روتين كل سنة سنة. كل كل لو عندها اي سي ولا اي مشاكل تروح على الدستوريه بالناها عمليه على طول شيل السرك او كبر بقى اتكتب يعالج ليك فما 100, a nie 100, 1000. Ja teraz zagadnijmy nie وبري ماليقنات أول حاجة سنة؟ سنة؟ سنة؟ خمسين ايه جماعة نسيت ولا ايه؟ فكنا احنا قلنا ستين خمسين ستين ايه كان في الخمس الخمسين ساعة. طيب، من مينار بيقلل، بيزود طبعا الإسومي دي أبطأ من ألف مللي كارسون كمان مهمة جداً، بعض الجينس المهم عندنا، اسمها حتى تيومر سوبرسر جين بيضربه، تابع وينشط جين جينس. هذا موس، عن كسرت ذلك كاتس جداً جدا, جدا, جدا. Optymalizm jest bardzo dobrze. Czy to jest history? Możemy powiedzieć. Czy to jest المادة كل حملة دخلة بيعملها كل حملة بعندها يستجوب كثير وأنت عايز تعرف سرير زي ما احنا ده كده قلنا سرير الدور من كم نوعين بيستفيدون نوعين هنا وعندنا سؤال هذا لا مش كويس النقطه ايه اللي بيحصل الاكي بيعمل لي بيطرح صح بيخلي الجتا الكولاجن يطلع بره بالمنطقه دي يطلع بره وبعد هنا على كده في الاستفادس فيمس دمن كرتانجي سي كولاجن ده ضعيف ولا قوي زي الاستفادس فيمس ضعيف يعني بعد انتيركوس دوينج ابريشن في الحمل يعني في الحمل يعني الانفكشن دوسا في ممكن يعمل ان المالتي بار بينكيه ممكن هنا يقلب. ما هي المالكنات طيب ما هي بارتنر اهلنا حاجة في الماطبول بارتنر ليه بيحصل في الماطبول بارتنر بيحصل الناس الـ والكانسر ليه اهم حيبصوا لكلام تاريخ دائرة سميجمة اللي في الفينس في تايسون جلانس تايسون جلانس دي, دي مادة شمعية كده دي مادة جدا في ولو الميلان سكر سايت بيجي ويخليها سيرفيس لكن كان ده قوي لكن اهم حاجه في المارك والبارتنرز بتلاقي ابراض مع الميل دوت انت مع كذا واحده ومعاها يام لا انفيكشن مين هو human virus. مجرمة. 16 و18 جدا يا الكانسر سيرفكس اتشال من ضمن الكانسر والحط من ضمن السيكشوالي ترانسميذيال بتاخدوا بوش خير ليه تعرفين ايه اهم اختراق الطب اختراعات بيانيه طبيه هو المياه النقيه يليها الباكسينز معاكي ذاكره فالباكسيز منتشر جدا دلوقتي وعشان كده الكانسر سيرفكس جابوا له بقى اللي هو اسمه ايه انا اسمه سيرفكس تبريك ده هو كوادريفيل اجين 16 سيرك ده اللي هو باكسين الافل دي ايه؟ الافل دي ايه بدأ يعني هنعملوه باكسين خاص مسموعي انتخب عادي جدا اجيل 16 و 18 و 6 و 11 اسمه قوادري ايان اربعة فيلل ضد اربعة فعشان كده اعتبرك يا باكس حلوة اولي cancer service معي عشان كده كانت ده بيقل كتير كمان غير ده باسمين ده كمان عشان بقى فيه باكسين توفر ليه هادا باكسين ليه احنا اجيلة cancer service. شباب اللي اسمه ثيربركس ده مش مش شر اسمه العلم تجلي أشخاص شوين تعرف نوع قوادري بنت بكتير و F 6 و 11 مع طيب. على فكرة إذا انتبهت مع في كمية كبيرة لو حد يحب عنه أي حاجة. وعلى فكرة المفروض في من سنة. يعني بعد شهور. To jest taki, że nie cancer żadnych problemów z tym, że nie nie ف gdy w momencie infekcji, czuję, że jest w to asocjacja. nie to jest to sam, co ja, w wielu to jest jest nie ma jest i nie można powiedzieć, że w tym momencie, że the tym że w w لكن الكاس سيرفس في الصور واللو سوشيال مش معنى زي هنا ميسره كده وهي فاضة ولا فام ديات واحتي في الفام ده كله طب في هنا عندنا ايه بقى اللي هم دول سكر ماتبر وماتبر بارتنرز وبعدهم انفيكشن كتيره ده واللو سوشيال ده بيشوف ان هنا بيحصل معانا كده فهنا فينا استستيك مالتي بار ماتبر بارتنرز انفيكشن وبلك ليسز واللو سوشيال ما ده كده فين ده ال اندس ورت كارت ولا انا بقى ثانيه ها حتى اي الثابت ده كده تبقى فين او فين بصبر. هي كده في الزون معينه ايه الزون المعينه اللي هي فين اللي هي هذه البوينت ديت تطلع لفوق خالص نزل تحت هو ده مش ثابت يعني كل ما ان الهرمون طالع لفوق كل ما تيجي الهرمون فتحرك في مسافه مسافه فورميشن زون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 دي طبعا صحه دلوقتي في البكالوريوس وفي الماجستير عشان هقول بقى ايه بقى في بتاعه يجي في الكلام ده دي بتاعه في الماجستير لكن في البكاليوس اللي هي اللي هو مع الهدف اللي هو, هو بيطلع بيطلع من, من يعني السايد اكتو 90% والاكتو 10% بس اللي ايه شي يحب يتردين أكثر يحب عشان يحب الجلد قطر service A طيب، نيجي مع service يلو معك عملك service يعمل مليكنا نيجي على الان السلبس بتبقى في الاول مش حاجه في الاول نو فيتبيليتي مابقاش واضحه فبتخدي جوه قوي ده بيجي معاه دي بورت ويت يدخل قوي زي يعني مثل رمض جاي إن شاء الله إن شاء الله من, من قوي. قوي كبير جدا to jest serwis, który jest bardzo popular. W utahsmie kierunku, w jest alberni. A o reszcie jest serwis. Dlaczego? طب المايك كده كده بيغير لو من اند سيرفيس يبقى اسمها ايه السكويمر طب لو الاند سيرفيس ما ايه ال يوجريتا كوكتيل اد مسكويمر مامو مامو ده ممكن, ممكن. ممكن, ممكن كمان ممكن كارسينو ساركوما يعني ساركوما كمان طب لونين وبلد ولمف و تبقى لها دي كاتف لما حاجة تقولي ماذا فيه يتعرفو على الامين يوترس تحت عامين على المجاين قلتام على الامين بلاد ورق عامين عليكم فيه ده عشان هنا في حاجه ماشيه يعني نفس الاستركس هنا لكن ييرت معايا داتا دا دا دا دا دا ان في فيري عمليه بس هنا فيها عظم بيلدون وخالنا هنا فيها ولا من Niech nie ma infiltracja. Nie ma infiltracja. Nie ma infiltracja. Nie ma infiltracja. Nie ma infiltracja. Nie ma طيب نيجي بحثينا دكتة عباية إبعا عبتنا هنا الطائلكس فوق وداح قدام على الجنبين وهن سفريد أخطر فقه هو إيه؟ هو أنيويتر معاية الآية طب البلد يروح في البلد إلي؟ إلي ببكة ليبر ولومة وبول وبرين وكيبي بذيه؟ طب الليب في الليمف الليمف تروح فيه؟, فيه؟ الخامسة بريسيكلر اوپيوريتور انترنال واكسترنال طب وسكندري ليه كوماند ايه والسكر بعد ما قلت بعد ثم ثم طب طب على حديثات كده مع الخش على يعني على الستيج دايما تلاقي عندهم مشكله في صح ده بس في نقطة صغيرة لو حضرتك معايا انا كنت بص شوف الايتريشن بتاع من نص يعني لازم كنت بشيل ده أخش بفتحه بفتح عشان يعني دا كان سيرش كمية كان, كان سيرش بقول لك العيال ديت نعم ستيتش ده هنقول لسه لسه كله لا ما فيش منظار هي المنظار ازاي وريني الانتيش ازاي النص اكتر من النص لا لا لازم لازم تبقى في فلود كبيرة ما تعرفش لازم اخش جوه البطن اهو معايا كده طيب بص بقى هنا الاستيتنج هنا كده كلينيكال كرايه بتاعت الاستيجنج عندنا كرايه استيج صح و2 و3 و4 وكعدت الفور فور بي فور ايه لو مين برضه لو ريت فور بي لو جي استوبس ماكمش غير بس استيج 1 2 تعالى كده طب هي فيه استيج فيها شويه كلام شويه يعني هي الصعبه استيج 1 كل حاجه بعدها استيج 1 1A b عشان هيسعو ودي 1 1A2 1B1 1B2 ال1A1 بص ده دي اسمها دي كلها اسمها مايكرو Invasion يعني فيجن بالمللي Micro مايكرو فيجن حاجات بسيطه جدا ده اسمها بيسمها ماكرو فيجن بالسنتمترات ماكرو بقى واضح ودي اسمه مايكرو ال 1A1 لقدر يوصل إنبيشن تحت كيومر أقل من 3 مليمتر أقل من 3 مليمتر 1A1. تحت ما من 3 مليمتر تحت هو تحت إيه ربع تحت من أي. يعني من يعني 3 مليمتر هو أقل من 3 مليمتر تحت بيسم يعني 2 مليمتر بيسم اختراق البيزن بري لازم يخترق لما اختراقش هو اختراق البيزن بري تحت 1 بملي او 2 ملي معايا طيب كده على, على عدى لكنه لسه ما ومن بره أقل من سبعة ملي يعني لو توم مبارسها من بره اقل من 7 ملل وكدبس عدد 3 اقل من 5 مع يا جاده يبقى كدبس بص عندك في الرصاده شباب تغيير في ماده ناقص stage one ايه ده يعني لسه الدبس اقل من 3 ملل L1A2 vale min barra cuma a, Kinę, a�� interne, ½8, już타ś, 38, 1, baア, Aztopta, 4 cm. Como o mesmo 2 é 4 cinc хلاص, tani, echa wمرة tania, хлос, я говорю, а тут я дюйми, дюйм, а сама та презтиджи, у дюйми, я не сплю тележка, يبقى 3, 5, 7 و 4 سنتي 3 stage 1 من جده من جديد 5 وأقل من 7 معنا هذه يبقى هنا 1 a -T. أقل من 4 سنتي يبقى 1B1 من 4 سنتي 1B مس بقى دينا هنا عمل زي كل ديج بوم معايا ده عمل هنا زي كل ديج كل تمس ده تاكيد اكتر 40 ده طبعا ناس كولكتور ماسك كبيره طيب دينا كده بقى بص السيشو ستيت 3 لكن معايا دي بقى بص كده هنقسم الباجاينا لنص ونص ستيت 2 ايه هو في ستانداردس هيطلع للابر هاف اوف ذا باجين ابره هاف دي ستيج 2A طب التوبيا انا ال3B 3 a 3 3 a بقى بيوصل فين يعني 2 a يعني هنا هنا A B A B يعني A هنا ده انا بارت اوف جويت طب ال3A اللي هو الباور بروبوشن بقى دي طب ال2B ده اتولد من هنا دخل هنا فين فراميتير يبقى هنا 2 طيب The sauce no screen 3D works in the bone. But I'm sure I'll do something here and do something here. Surely I'll do this 3 A 1 depth less than three millimeters. طيب ال1 بي1 اقل 4 سم كره بيت بون بي تو 2 اقل 4 سم ال2 اي 4.5 ال3 اي 4.5 ال بي بص حتى البي البي بحرف البي يا يبون يعني دي كلنا نخش على ال وعلى بالك احسن من ايه؟ ده سري... سري... لا 3 ال ايه احسن ستيج؟ لا اسوء طبعا. يبقى انت أسوأ كل ما الستيج ابتدى اشم فيه. ستيج ثلاثة اسوء ستيج من طبع. هو قصة مشكلة يعني قصر ممكن هنا ممكن مثلا كيومال بينشال لور بارو فاشايه خالص ممكن قصر الجول لكن احنا ماشيين ماشيين ازاي ان احنا وصلنا وحش بس لو وصل ان وصل تحت كل ان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 يعني ده مش تربية ال المشا بدئي لا أنا بقوله هنا في يطلع عن ال organs لو وصل للسائل يعني ممكن تلاش ما يخشش خالص على ده هنا ده عايز عملية معينة عايز عملية مختلفة ده, ده, ده, ده بس مش ما فيش ما احنا ده غير ما جال عميد برضو كان كان في كانسر وفي سيرفكس والعمل عليه السيرفكس فليتاسو السيرفكس وش نفس ليمس ال الليمز رينج ونفس كل حاجة ما فيش ماذا؟ إذا قلت عيد ثاني الاستيتشن بيجاد بيفلو خلاص؟ ترى بقى قلت البرو البرونوس بقى البرونوس البرونوس ذكره بسرعة استيتشو زي كاس ميت من كم؟ Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, 50 50 25 15, 15. To jest pierwszy kryteria. To jest pierwszy To jest pierwszy kryteria. To jest pierwszy kryteria. To jest pierwszy kryteria. To jest pierwszy kryteria. To jest pierwszy تريباً يعني الـ 3 مت حواليه 3 بقى ساعة تهم فهو الـ 1 دقيقة لخفص وناخد بعد كده 10 دقايق عشان نخفص ايه؟ يعني هو نص 3 بقى ساعة 3 و 4 إن شاء الله 3 و شاء إن شاء الله بس هو المواضيع سهلة يعني هي سهلة يعني هي سهلة نعم سكينة سيستماية لا يعرفين يا جماعة في حاجة والله عظيمة والله عظيمة بتنمه زمان وحياة ربنا المواضيع دي بغير سكينة انسى ضمى اهو, اهو اهو الناس روح في الناولة عنهم ضمى بسكينة دي انا حاجة سكينة السيستماية تمام طيب قلتا جاءتما السيمتونس دا شريك السيمتونس يالا جماعة معين تبصوا بصوا لكتاب، أي سيمبتOMATIC ماشي، أي بعد وبدن، و bleeding، و جدا. لكن في قولة مؤثر مهم قوي، هقولكم أنا، مؤثر مهم جدا. In cases of contact bleeding is considered, cancer still grows otherwise. contact bleeding يعني. والدي كده كاترلا عايز احسب كونتكت ده يرسم الرسمه دي يا ده كونتكت دي الكونتكت بييدنج ده بص يا مثلا في الفشايل في سيرفس يا بوينت اديمن اليو اس اي حاجه يعني انفليشن تيومور سيرفس انفليشن تيومور مع يا بوينت فلص؟ لقد قالت على الريقوناتك تبليدي إني كيب أو كنتك تبليدي إس كنتظرًا كانسر سيردك سي برو دولة فلقد قالت الهام إجزامنشن جنرال مشو الحاج ديدا ابدمنا سي رجالنا سي بي آر فلص؟ إبعي سكيمة خوش على إليه دائموس على إليستيجيشن يعني فكره في السيمتومز والسايد كلها دامت في الدوت حافاظ معايا هو كلهم نفس كده بعدين انييت او كنا كابينج اسبوريدم كانستر تي بروغلوز مش بقى خلاص من خلاص مش ال ال انفيستيجيشن مين ومين ده دا الاول ده الاول اول ولا ده بتست ده لو أنا مكانكم احب انا في المحان هباين كويس ان انا عادي فرايزة الباب تست هون كده ما اشرف الباب تست وكولبسكوري تبتو دياغنوز لاتن بروبسي ايه مع البقس تعرفوها للسيرفكس كولبسكوريك بانش بروبسي اكسجن بروبسي فورك واربان بروبسي يا الخمر كونايزيشن و مايكروفون ايزيشن يا جماعه صح ولا مش صح كونايزيشن jeśli ja mam to że ja mam wskazówkę, że ja mam wskazówkę, a, IDD is BID in cancer service. Ja mamada, mohim, in cancer بي اي دي او ما رسمحي بي اي راح مطار ايه كده ايه اللي اي توصل لجاي ده الطياره نعم لسه عبر ساشا اجزامناشا انا لسه عشر العجلة كتبت اتنم بي بص كده بس ده ده بص بقى كده دي يعني يعني فباجي انا اللي هو المش او اقرا بنوكسيد المراه على المش و اقرا بنوكسيد طب والريكتوم اخش حبث حبث ايه انفلتريشن parametrów infiltration. uterusekularnych infekcji. Wtedy هو a jest taki, a jest taki, jakby był w معنا دا كثرة هنا نخش ايهاش نبع ده هنا هوا الدكاثرة بقع سناء ال ار اشوف ال واشوف ال ال ايوتر على يوم كمان وبوص على فرامتر فتر فيه في اول مهمة بيحبوها جدا التسوء والبور وبيحبوها جدا في الامسكين. ممكن, ممكن انا كده هذا هو كده مع يمكن ان يكون هناك ادمانات المنظر يمكن ان يكون هناك ادمانات التي يمكن ان يكون هناك ادمانات التي يمكن ان يكون هناك ادمانات التي ان يكون هناك ادمانات التي يمكن ان يكون هناك ادمانات التي يمكن ان يكون هناك ادمانات التي يمكن ان دي معناها دي جاد في Obstruction of بس مش معناها infiltration عشان قول infiltration ألاقي ماس ألاقي في التسف معناها دي جاد أخلي يا شباب إن هنا لما هنا مش بحك أن هي infiltrate مش بحك إن هي stage مش بس إن نفل إن مش طبعا يعني. الحاجة التانية الحاجة التانية هو Inexation Anastasia معي هنلاقي هنا في باراميتر انفلتريشن الباراميتر انفلتريشن معايا يا دكتور مهمة ليها مهمه جدا نقطه مهمه قوي كالاتي في التريتمنت هناخد راحه ان شاء الله كده ايه 10 دقايق ونرجع تاني نتكلم عليين. على التريتمنت بص انا كتبت فيها تاني كده بقى على ان الحبايه ذاكر دلوقتي دي حاجه عادية جدا على فكره على فكره في النسب في النسب في النسب ما حدش ذاكر دلوقتي خالص يعني انت اسمع بس اسمع بس هو <تحدث> طب السؤال, بس. السؤال الحالي الحالي بحث بحث في دهود. دهود. انت دي كتير مش بس سؤال واحد جاي جاي جاي دوت في ناس عندهم كلينيكال و سبعة دوت دوت انت عارف الاند اللي فات الناس فاهمينها ايه فيه؟ يعني يعني ما كالعاده بس ما, ما شاء الله أذل كلها موجودة وذل كلها سات على الإصلاح كلها موجودة ده نعم ده هو بس القصة أن انا بجمع الحالات كل سين كلها يعني انا عندي حد قصة من يعني نسيت كده شو ال مع كعديد دوست مكسف ده موجود بجانب دي. فالكلام كله هو انت حتجي كان شاور ام اس كيو على فكره مش بيجي حفظك يعني فهمك انت حتجي ده الوحيد اللي هو انت السنه خلاص وان شاء الله في مراجعه جايه تزيد الاربع جامين لو عارد... في اي موضوع صعب عليك يبقى اسمع معايا يا شباب ان شاء الله يعني قبل الكلام لحد الاسكربت مع بعض ام اس في اسئله طويله حلو بعد في ام اول كيو هجهزك قبل كان بس إسمعه بس من فكرة حاجة فكرة تكتبع ان احنا الايام الجاية الايام الجاية هيبقى في جراحة يعني هيعني هي تخيلوا عملت ذلك تخيل الدكتور ياسي الدكتور مطر والتاني رفيق والده العظيم ذلك يا جماعة هيبقى اليوم كله جراحة مش تخيلوا عملت ذلك الناس دي انا عايز فاصلهم بدل ليه؟ يعني احنا معايش من دهات ما ديهم حصة او حصتين دلوات مع بعض عشان بعد كده بقى يعني بص دلوات بتعملين شو عشان طيب التحانات مش لكن بعد كده تعبيها عشان لسه من من يعني في انت ستريس رهيب اللي فيه براحه قلبيه وفيه براحه بعدها فانا رغم خلصوا دلوقتي تبدل شويه وحنا وناخد ريستات ومش عارف ليه بنرجع معلش انا مع الطبيعي كده ان انت ممكن ما فيش شخص اتسع ده حالات لسه من انا انا عارف بس هتقبلوا كده كان ستريس ده لازم لازم هيكون موجود ما فمعلش انا شايف لكن بعد بتيجي فمعليش شغال؟ معليش يعني هي أسبوع عليها بس الله سبحانه وتعالى صنع أصلاً تبدأ بحس يومات يعني ربع ساعة على يعني الأسبوع كان مهم جدا على قل على قل على قل بس بس اللي على أقل على أقل أسبوعين أو كمان زيادة هنشوف قصة بس القصة دا وقت الأسبوعين أو تبدأ سجاي كمان معايا ويمكن كلامي دلوقتي بس إن شاء الله ليتر أون لكم الدنيا بعد إن شاء الله بس ما قادش قالوكم انها هيشد في الجراحه طب لا بس انت كده انت كده فكروا في في المية دي. يعني وعشان يخلص دا كل ده كل في شهر واحد يعني ازاي تيجي ازاي ازاي معلش انا عليكم ده الهدف عليه. دلاشة أخرى مجتو أسوأ روضة عشان تعطونهم لحمة الدراحة و لحمة الدسم دلاشة عمل حسابة عمل حسابة طيب قلت اجمع العاجة قلت اجمع العلاج Treatment of cancer service أول حاجة في العاجة فأي حاجة بدين ايه Proflux Proflux كم او كم ندل دلاشة primary prevention هو ايه دكرة اول risk يعني ايه مبارة ده مع اللي هو يعني دي اوبيشنز بره كده برستيوس اوبيشن بره هناك معانا تاخد همان بابلومة فيروس فاكسين دي, دي, دي ايه ايه افروفت معانا يا شباب طيب إلا ساكت دي بربنشن على جنين هلان دي دي بربنشن هلان سوربايتر انترالسيان معانا مي يبعد كده عامين؟ عرب يقوي حب رفلكس تاني حاجة يا شاب اللي هو اي بام اللي هو الاختب الاختب على كده اول حاجة يهي هنا في الاختب جنال درجة مع جنال ده ايه جنال دخل المستشفى صحي بان رست معانا دخلت ايه كمان علاج اعلاق علاج الانيه تمام. بعد كده باته في الاسبيسيبك سبيسيبك اللي هو ايه اللي هو سيرجلي صح كيمو وريدي وبعد كده نقصي البلد البلد. وش على استرجو توموري؟ قصة اللي قلت لك العايز يكبر فكره كاسن ميتر مرحبا أخ السناخ يعني كنت آخر موضوع دي كاسن ميتر نفسك الحلين حل بجليدي كتبين يعني أنا كنت والله كاسبرست كاسبرست ما الكاسر عندهم حاجة مش رائعه يعني الناس بتجيب ما عليها لو ما لو انت في الامتحان البلان تريتمنت بس حتى من غير التفاصيل اللي بعد كده مش اضري مش مهم انا راضي مثلا, مثلا لو السؤال مثلا السؤال هو يعني تاخد مثلا لو انت كاتب السيمه دي لغايه البلان تريتمنت اللي قلت من شوية. لكن مثلا 22 24, 24. لو كتبت في التفصيل تقسيم لجاليات تأخذ تلاتين تلاتين مش هذيك زي أبدا المستحيل أي تاني يعني مو كأنه تنهي تنهي في البلد ده مقبول قوي مقبول حلو قوي ده كان شوية كمان نص ساعة ما تبع نص ساعة بس وشوي كونديشنز كده دي بتا بتاكد تقليل تقليل تقليل. مش 20. 30. 30. اللي تبيه لخدر هذا full mark. الفان ثري ما تذكر. يعني أنا أقولك إنه على حتى الستيشن نعالج الستيشن. C I N نعالجها زي C I N. هنخدمها لفترة. نعالجها لا C I N نعالجها زي بقى. أنا وده خلاص infection و all. ممكن نعمل total abdominal hysterectomy مع هذا كتره أو على سبيل المثال خلنا نقولكم stage 1 and 1 ممكن تعيش نفس ال1 اي ممكن نفس الطياره طيب ال اي يا ال1 2 فكان اي 2 اللي هي 7 بس مارج من هاخد فانا بتاعي او الفتحه بتاعتي قوي اللي انا ماشي اكستند الباجاي فبدي اسمها اكستندت... يعني, يعني يعني يعني كست طب ال1 بي ادي ال1 بي او ال2 a ال1 بي او 2 بي ادي كاتبه هنا عمليه راديكال كله فدي اسمها radical استراكشن او اسم اخر اسمها هنا اللي كاتبه ذا تايم خلاص طب اللي بعد كده كله هيبقى اريجيشن ده اريجيشن يعني هنا الCN 1 الته في الدراي مع كونديشن ال1 بي 2 يعني حد ال بي 2 او بعد كده لكن في بقى لي وصل لي بلادر معايا ده اول سنه نكتب هننعمل عليها خطه جدا صعبة جدا دي أو تقوم بمعارض بنعمل نعمل اسمها Exentration Exentration يعني استقصار جذلي إيه العربي لأنه نضعه في في كالجباب العربي استقصار جذلي بنعمل ما هذا الوقت Exentration عنيف عملية دي في منها أنواع في منها anterior وفي منها posterior وفي منها توتال توتال Exentration مايه الانتير بقى بعد الناتج الهيستراكتوري واشيل البداجر معايا واعمل ياذاكره يوريا دايفرجن خدنا يا دايفرجن خدتوش يعني يوريا دايفرجن دي احد المسالك خدتوا المسالك ما خدتوش طب قلت لك انت ان انا ارك الهيستراكتوري خلاص ونشيل البداجر تمام ونعمل بقى عارفين ان البداجر ممكن يوصل يطلع, يطلع الابرايس يوريتريكوتينس ممكن يخش مثلا في الجي اي تي او خط الكبد مثلا معايا دايما هنا انت اكزنتريشن ريكت استريت ويشيل بلدر معناها دا في بوستيرير اكزنتريشن فيبقى هو دي فتحه واحده مخرج واحد لليورتر وللستوم اسمها ويت كلستوم معنى كده يبقى مره ثانيه شباب يبقى لو شفنا دلوقتي رجريستكتي مع البدا اسمها تي اكزنتريشن رجريستكتي مع الرتقم تي اكزنتريشن كده رجريستكتي والبلادر والرتقم ونحط اليورتر في الكلستوم اسمها ويت كلستومي اسمه توتال اكزنتريشن بس كده اللي يحصل دلوقتي البدا كده 100% حلو قوي لكن بقيت تفاصيل تانيه ايه تفاصيل تانيه بقى شايفه بالكون نطلع عليه بص من اول انا ال بي ثري ا بي معاك فور بي كل ده لكن لو ايه لا ما نشوف دي هنا في تسلسل بقى وفينا يعني في تستور الناس دي كلها ما تحلش لا دي الطريقه هنا في يعني يعني في كمان عندنا بس الدنيا فسلة. من الباشايه فياجي هنا فيه بيست نعم يعني الكلوسري وعليه الروتر الحين في كلوسري اللي من البطاقه Joridy persian, warte jarem wczar, wczar nami kolosmii, aż Tak. i Surgery và radiation. Nào indication để cho advantages we inform Ý là chúng ta về cái the advantages we Wskazuje na The wskazuje na wyszukiwanie. CIM, wyszukiwanie search. L1A1, wyszukiwanie nazw. L1A2, 1 b wyszukiwanie search. L2A, wyszukiwanie search. L4E, wyszukiwanie search. Wystarczy, że znajdziemy wyszukiwanie nazw. Przyjmiemy operative, operatory, przyjmiemy oba operatory. To jest search. wyszukiwanie. CIM, wyszukiwanie 1 a 1 b 2 a 4 e search. لكن بعد كده إردائشن معايا يعني بمثل 2B إردائشن 3B إردائشن 3B إردائشن 3B يعني 4B إردائشن بري أبرد الأوغوست أبرد إردائشن معايا كده؟ عايز حتى تباكي قولي قولي بقى عايز حتى أجرعش حدي شديدة شوية كان إننا الإكسامنشن تعالى الكرة بيكلير كان مهم جدا جدا جدا جدا حتى ما قلتش أقوله قبل الراسط قولي دلوقتي ليه أجرى بعد كده كان مهم جدا جدا a tutaj, gdyby ktoś że w każdym stanie 2B, to w każdym stanie, w każdym stanie, w każdym w stanie, w stanie, w w w stanie, w stanie, w stanie, że w stanie, że لو باراديا مش افكتد يبقى علاجها جيت علاجها عندنا بقى هعمل ايه راديكال ديستركت وردي بقى يبقى خلي بالك الحته دي مهمه قوي الباراديا دي حته مهمه جدا في الفصل حته مهمه جدا انا في علاج ازاي لو الباراديا انفلت يبقى انا بعمل مش عارف يبقى نقص لو في يبقى انت مش بقى لو خلاص. jak right. so, to jest? Czy to e the coś, jest Our a stage, namely, namely, radiation, but less insertion. stage, I'm unfit for surgery. Advanced one, the should eradication of the disease. When I cancer, عفيلي مية درولا إذا قلت لي بني صغير ما ينفعش فيها الرديش مش مصحبة لي. حتى يا جماعة حتى. الأوغريز بالضغط بيتلسع مع الرديش. إذا بنتي أفسدت بريما تيور ما نبوز. تايه مش بقى نعم. مع الرديش بدل مباد. تعرف الأوغريز بيزوز. بتخش بريما تيور بيزوز. حاجة تانية من مشاكل كل. كمان. فالسنه الصغير او أول أول الرديش. في ال young لو ينفع السرطان لو نفس ال stage ينفع انفع اعمل عشان يعمل مع جوزه لسه اللي ودي بالكم وثاني حاجة من جوزه الله عليه سبلا شويه يعني طبعا إذا لو, فيه لو فيه في infections لو في التهاب ليه مش ينفع يعني ممكن بوله. بس هنا رايح احسن شويه خلاص ده جاء كان سؤال مهم ليه الانفكشن حد يقول ليه الانفكشن مش محتاجه ايراديشن لو فيه انفكشن في الحوض ما اديش ايراديشن مش معنى مين ده هيقول لي ايه طب مين ده هيقول الانفكشن كانت في البلاسيت الايراديشن كانت في البلاسيت حاجه مشهوره قوي <تصفيق> جدع اسمها الارترايتس اوبليتات بتاكل البلاسيتس يعني الدم ده لل وده بقى فيه لوكو صحي الصوت ومين زي كده هيروح خالد يعني مثلا قفلت اللي, اللي هو كل المقاومه اللي حاططها كلها الاثاث انكشن ما خرج تعمل تيست شوك كمان بالكم يبقى تعمل شوك لان تعمل معاي؟ يعني الدم كل كلها ale oczywiście nie jest to płynne. Ale oczywiście, to, oczywiście, oczywiście, to oczywiście, oczywiście, oczywiście, oczywiście, oczywiście, يعني لو فيه Obelance System أو فيه ما يقوله مع الرadiation كثير ممكن تحول الى ماليجنانسي معاشر؟ طيب عايز حد يفكر لو فيه في البلفس يالله يا جماعة Adneasiant Steera يعني لو مثلا كده هنا مثلا اليوتر هذة معايك لاز فيه أو الزفر ده فيه أو ليه لا تدرش بيه الرadiation بيه يعني فيه ما لا لا فيه النيشن فيه تعمل فصلة ازاي؟ زي ما هذا بالتومر اللي هو قوضي في الضضر الميت الريفتر اللي هو دهبان رفاية دق ده والمين وزاي كده هبان كده واخد كده احمالي معالك ده هو فيست ده من نفسه لو طيب خلينا نقول برضو الأدنى قشرمة، ده تشوم في السريرس، زي ما قلنا ده في أول ولا، الأدنى ده وتشوم ده في قوي حتى اللي عم نحكيشنا بعدين شيء صح؟ فالريديشة ده تبقى أو توصل صعب قوي التومار. التومار التومار قوي. قوي لأن في, في النص هيبقى ما إحنا حتى البر البر الميبدأ، وكان الجزء ده كذرة أو أقل تشوم małej kalka, faneradiation, jest mu w ilość na 45 serbów, 45, to jest dużo, to jest dużo, to jest ale nie In advantage of surgery, dla mnie to nie ale co يعني remove the tumor bulk machine وكده عادة فتحنا حاجة مش مع الحواليه صح هذا يبقى هنا الادفانتزيس انه هو remove the tumor bulk هو السيرجي اكيد ما the advanced state طب ايه الادفانتزيس انه هو يمكن تموت عطابة مع اول ضغط مع اول لسح مش ممكن تموت غير العمليه هنا ممكن تبوظ الاول العمليه الع... مثل... طبع... بنعمله على الطلبيه وهو بتتعور مثلا اورضه العمره كده بتبوظ على الطلبيه لكن دي ما تبوظش دي لو... هتحصل كوارث كمان شويه لكن في الاول مش هتحصل كوارث. واكيد أكيد ان ما اوف صح جماعة. هنا أي تبنتس أو فيسروج بصوا هو التعليمات خلاص قرائح من كل تبنتس ما يسهل اي عملي في في أي عمليات الدنيا في جنبها بتستنبنتس أي أي إتش ويند أي عمليات في الدنيا فيها مشاكل أناسية أي عمليات الدنيا فيها إنجريز للحولية يعني مثلا جنبها مثلا جنبها.. ها جنبها جنبها جنبها ممكن مختفر انفيكشن ممكن يحصل هيموريدج بتات اشكال مين يا جماعه الوان هيموريدج اللي ممكن تحصل ساعه العمليه اسمها إيه؟ اسمه بس كده راح كده خيبة راح حصل ممكن بعد في برايمري نفسها ده اعورات فودس في رياكشن تايم حوالي 24 ساعه للعمليه في sekendary <تصفيق> <تصفيق> ده كده مخنث خير بره قال الموضوع بيقول بشكل ايه دكاتره على فكرة ممكن ما يقلش خالص اسمها ايه ديت لما البطن الباط زي لما يكون بقى اسمها ايه اسمها ايه اسمها ادمن باور فيرست ادمن اللي جالك هتضل اختياس موجودة في الهردي آخر الالدات في الهردي فيها البرستابول أو ما كثرين فيكشن صح أو ممكن يلم ويعمل ضعيف ويعمل صح ال communication هي اتش AI لكن بقى عايز بقى شوية تعال شوية ليش مشكلة تعال ده اوبرشن بالايام يعني ده هيعدي براحه ونسك والانشغل بينهم هيتحضر هينسي السؤال ده ده اساسي في كوبليكيشن في, في يوم وفي يوم وفي يوم وفي يوم وفي يوم, يوم, يوم, يوم, يوم, يوم طب ايه الأهمية؟ مش يقولك العيان عليه لو انت مثلا عملية عملية حلق ليه؟ جاي خلاص الساعة 2 راجع عليه الساعة 10 العيان مثلا الساعة 11 بطمن في لا، لا يسألها طب تال يوم تعدى تبص على ايه طب تالي يوم تبص على ايه طب خمس يوم تبص على ايه طب سبع يوم تبص على طب اللوقت تنبه الهي يهمك بيه عشان كده عبدالله من ابقى ايه في كل يوم دي حاجة قمت اول يوم انك كانت حاجة حاجة ايه في reaction reaction receiver و reactionary hemorrhage اول يوم كانت reaction receiver و الـ reactionary fever و اول هنا ايه اول اول يوم الـ reactionary fever و الـ reactionary معانا انا يعني انتان انا كا او الله حتى يفكر ان يدوم العملية الى ديسخن يباية ده خلايا بصوا يا جماعه التاني. ممكن كده نروح المستشفى في اليوم ده على العمليه الدكتور بس سمعنا بطن من ايه من ده في البطن ال اس عارفه لو فينا مثلا في حاجة كده مهمة اليوم التالت ده كده البليدر بيشيل كنت ايه لو عندها مشكلة بقى هي البليدر عندها, عندها فشته في البال بقى اليوم الخامس انا بوصع بص على رجليها الرجل جات ايه دي بي تي صح في بيدرس يا سلام دي بي تي وبص على سيكون فكرتي انفكشن اليوم السابع اسمع صدرها عشان يكون عندها انت لوند لارج كولابس الانفكشنز واخدين بالكم يبقى اليوم الاولين الاكشن فيبر الاكشن هيموراجي اليوم الثاني انت الثالث بلبر الخامس دي بي تي السابع بالمدر طب بقى عندي تي في الوند وثلاث مشاكل في the في الوند ذاك؟ في احنا الأول؟ عندنا جرح الأول؟ ايه فين في في, في, في كدا كدا على على دي عشان بس تادوا الكبد طب يبقى انت بالذات الرحمه اللي كانت وقع على كده سايكولوجيكال سايكولوجيكال رحم ممكن الناس تقول لك يا دكتور مش او رحم ادى ده لان رحم ده من عليه ممكن في يا دكتور احنا يعني ممكن ممكن مشكلة ممكن لما الكورس مع اطفالهم ان حاسين ان هم حاجة منصر. منصر. أو الرجال برضو ترى برضو مفيه حاجة واحد. بعد ما يصير تقولش حاجة مفيش إيش مشكلة الرحم ده عشان عشان عن حال بس يشيل الرحم معناته ما بيشملش بس أستاذ سيدرشك جواك على الأمر اللي بيشيل بيحصل هي ذكرت لما صح طب اللي في ال اللي هو في دي طب من ممكن يحصل نفس في البنس بيتكون سيستم كده اسمها سيستر. اخش اشيلها فممكن في هنا اشيلها لينف نودات تكون لينف يبقى دي ادفانتج للعمليات اللي كانت اي عمليه في الدنيا ده من العمليات عندنا هو سر يوم والثاني يوم والثالث يوم, يوم والخامس والسابع موليتر اون مشاكل في ومشاكل اورجان ريموت الاور دي يعمل بتاعك مشاكل الايه الراديشن خدته في البراخ خدته في في, اي مشاكل في ايه مشاكل الراديشن اي اي يعني انا عمي في يعني انا على جلالة في في Jutro jest jakieś suspensje stenogeniczne. W jelitach jest obstrukcja. vagina pożarze jest jakieś stenogeniczne. Dobrze. że że ما فيش قذى واحد بس ينفع مع رقية ده ودا ينفع مع هو تريتون مين اسمه؟ روباري اسمه أندن اسمه ترى في السوق لما تيجي ترجع اسمه زفران الوحيد اللي ينفع معه زفران زفران روباري فيلاي عندها عندنا الجدار اسمه راديجشن راديجشن ده هنا راديجشن مين لجومبينغ سنتر؟ irradiation cystitis irradiation proctitis يعني الجمزيز ده الجمزيز سيستايتس بروتايتس. السيستايتس ده كانت رئاسة عندها دي جدا جدا جدا ده في اللي هو في مش دي دلق دلق. عندها عندها لما كل واحد خاص يعني صح؟ فبقى من الإشعال البروكسيت يستعمل طب كده لو ضرب الـ الأوبيرد ال... ال... حصل ها؟ تشور تشور ده عندنا الريديشن ديزيز واخر حاجه هي دي كده احنا الراجل الاوفر يحصل هنا بريماتشور مينو في عندكم بقى الفورمس معايا يا شباب الفورمس دي كده عندكم فيه مثلث مهم قوي جميل جدا وده شرط اولى مخاطر جدا الولد ايه تايب اوف تايت تايب اوف استريكتي لو شلنا اليوتراس والسيربلس نص او ماينس تي او اوبري اسمها ايديت توتال ابدومينال ريستريكتني ناقص باي لاتيرال ثيجن اوبري ده اسمها توتال توتال لو شفت عادي السينتروس والسادس اسمها توتال لو خدت معاك كمان اللي فات ده مع حيط الباجينا كمان كف كف او بجاين اكستندد لو ريستريكتني اصل هيستريكتني لو شيلت حته ثينا كست لو شلت كمان الثري دي يعني ايه دي بقى اللي مع الثري دي يعني باراميتريان يعني بيلبك ليف نود دبلت ليجاندز ليجاندز وليف نود وباراميتريان مع اللي فات اسمها ايه اللي اسمها راديكا راديكا دي بشيل مع ممكن تيوب مع كاف مع 3D لو كولوميتيوم بين التنين ومين وبلب الثقبات ترى شنو عم bladder او rectum أو anything مسموهم يا ذكرت exenteration صح مع ذكرت مع مع و تعبت جدا معهم وختاما نرجو, نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزا وجز الله خيراً, خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته